من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم من محمد وعلى آل بيتنا الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم ورس وطاهرهم تطهيرا وقبل لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين تقبل الله أعمالكم جميعا وأيدكم الله ووصفكم لما فيه الخير والصلاح ما زماحت الشيخ ابن منذر وفقه الله لكم بخير ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجري الحق على السنتنا ونسأله ان يرزقنا اتباع الحق انه يهدي من يشاء الى صراط مستقيم في المناظرة الاخيرة ذكرنا عدة امور منها الروايات من طرق الشيعة الامامية في جواز التوسل او ما قاله الائمة الهداة من التوسل وغيرها هذه الروايات طالبني سماحة الشيخ بان اأتي بخمس روايات صحيحة الرسول الله فقلت له ان نحن أنت تطالبني بما هو حج عندي وما هو حج عندي سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو عن الأئمة الأطهار عليه الأفضل الصلاة السلام ذلك لأننا نرى حجيتهم بقول وبنفس رسول الله المتواتر من أنهم يحمدون علمه وأنهم أوصياؤه وأنهم حفظت هذا الدين بعده وأتيت بمجموعة من الروايات في المقام كنموذج للروايات الصحيحة أو الروايات المجوزة وأود القول أن هذه الروايات هي الروايات المتواترة إجمالا حيث أن التواتر أما أن يكون إجمالي أو معنوي او لغضي فهذه الروايات متواترة اجمالا اي انها في الجنة تجيز التوسل منها ما يجيز منها ما قد توسل الى غير ذلك من الامور وكمان يعلم الجميع ان الروايات اذا بلغت حد التواتر لا يشترط فيها الصحة بشرط ان لا يكون في الطوق والضاعم كذاب اما اذا كانت ضعيفة فيعبد بعضها ضعبا فتبلغ حد التواتر الى بلغت حد التواتر تكون يقينا وعيما بخلاف الرواية الصحيحة مهما بلغت الرواية الصحيحة من صحة فانها ظنية كما قال ارضاه علم الرجال فنحن اتينا بالمتواتر اعطيت نموذج وانشاء سماحة الشيخ اضيفوا له من الروايات ما يأخذ وقت هذه الليلة كلها ان شاء الله في سرد هذه الروايات التي تجيز التوصل هذا بعد ان طالبنا ان نأتيه بالروايات التي يضيّن فيها رسول الله حجية الأئمة فهذا يعطينا من وقته لأنه ليس هو موضوع مناظر أتينا بأقوال الأئمة من علماء أهل سنة الجماعة وما قالوه في جواز التوسر منهم الأئمة المذاهب وأتباعهم وغير ذلك بل كتبهم الطافحة بهذا الأمر كما ذكر العلماء وأنهم على اتفاق في جواز التوسر نعم يختلف بعضهم في قضية استغاثة من أنها لا تجوز ولكن يجوز التوسر على نحو العام وسألنا سماحة الشيخ ما تقول في هؤلاء العلماء الذين قالوا بجواز التوسل فهل من قوخل فيهم كما تقول فينا ثم ذكرنا هل لكم ان تعطونا, تعطونا من حرم التوسل قبل ابن كينية او بعده وكذلك طالبنا ان يؤتينا سماحة الشيخ بآية او رواية تكون واضحة انا انسان عامي من عوام الناس اريد رواية عن رسول الله اريد آية قرآنية تقول لا يجوز التوسل بالميت ويجوز التوسل بالحي وهل ان التوسل اذا لم يجوز بالميت لانه لا يقدر الحي قادرا فيصح التوسل ولا يكون ذلك شركة لا اريد ان ابدأ بشيء جديد وإن شاء الله في المداخلة اللاحقة سوف أذكر ما صدر من علماء الإسلام من أنحاء التوسل وأيضا ما قالوا به إضافة إلى ما ذكرته في الحلقات السابقة في هذا الشأن إلى هنا وأستفي وإن شاء الله يذكر لنا سماحة الشيخ ردا على أسئلتنا التي سوف أكررها إن شاء الله في مداخلاتي حتى يرتفت إليها سماع الشيخ وينجيبنا عنها إن شاء الله لأننا استمعنا إلى المناظرة فلم نجد منه جوابا في حد السؤال تفضلوا لكم المال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اختفى أثره واتبع سنته بإحسان ليوم الدين وعنه معه برحمتك يا رحمة الرحمن أقول يعني شيء عجيب حقيقة أن أسمع مثل هذا الكلام مرة أخرى وأنا يكفيني أن يقال أنه لا يوجد عندنا رواية صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلة السندة وأما بمبانيكم فهذه تنطبق على من يعتقد المعتقداتكم أما لو أردت أن تدعو إنساني لأن يدخل في معتقدك فلا تقول له هذا الكلام أنا لو كنت أريد أن أدعو إنسان لا ما أبدأ به كتاب الله سبحانه وتعالى ثم مجاء عن الله صلى الله عليه وسلم الذي هو حجة على العباد وأنا قلت لك نحن لم نؤمن بأن هناك حجة بالمفهوم الشيعي لمن يتنشر على العباد بل أنتم مخالفون في هذا كتاب الله سبحانه وتعالى الذي قال رسول مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل النصرح لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا النصرح الشهيد على أمة محمد رسولها صلوة ربي وسلامه عليه ونحن شهداء على الأمم السابقة أقولك أن هذه حجة لأن أقبلها حتى ندخل في معتقدك وحتى تقيم الدليل على صحة هذا المعتقد أما مسك تلك الروايات فيؤصفنا أنك خرجت في المرة الماضية ولم تعطينا الروايات حتى ننظر في سندها وأنا أعاتب حقيقة السيد الموسوي أيضا الذي تركنا في الغرفة حتى خرج دون وقال عن النقل ونحن خرجنا من بعده ولم يستأذن ولا حوله الأقوة إلا بالله كان المحروض أن تُؤتى أن تُرسلنا الرسائل للرواية قبل أن تخرج حتى ننظر من فيها من الرجال بيننا وبين المعصوم بيننا وبين المعصوم سيد الماجد 1200 سنة تقريبا فمن نقل هذه الرواية عن المعصومين وقولك بالتواتر التواتر يعني جماع عن جماع يؤمن يؤمن اجتماعه من الكذب فهل صح هذا عندكم؟ حين هذه الجماعة التي نقلت عن جماعة. ما جماعة الآن ما, ما ستتنقل يا أستاذ الموسوي الآن ما تستتنقل أتكلم عن المرة الماضية وقتها خير لا بأس خير حصل خير إن شاء الله لكن على الأقل لو كتبتنا أنني متضر للخروج هذا كان عيسر لكن لا بأس فأقول الأستاذ الماجد لا يصلح أن تكون إذا كانت متواترة لا يشترط الصحة سبحان الله نحن نقول بالتوافد نضمن الصحة وانت تقول لا يشترط التواتر فيها عفوا لا يشترط فيها الصحة يعني كل مجموعة من الناس تنقل ما تشاء وتهوي ما تم ثم تقول هذا دين الإسلام وهذا دين الذي جاء عن محمد صلوات ربي وسلامه عليه هذا امر عجيب هذا امر عجيب حقيقة فأنا كنت تتوقع أن تنقل لنا الروايات حتى ننظر في سندها وأما قولك تريد آية ما زلت أعجب والله أنا كررت الكلام مرارا وقلت أن العبادة توقفية وهذا مجموع عليه عند أهل سنتي والجماعة تريد أن أكل لك الكلام السيد الخوئي مرة أخرى أن العبادة توقفية ولا يجلد لك أن تعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرعه بدليل واضح والخوئي قال من شك في في السند فيحرم عليها أن يفعل هذا الأمر فأنتم ما تعرفون مع توقفية أنا أعجب والله أن ترجع وتقول أعطني آية ودليل أنت المطالب أن تأتين بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى كنت استشهدت في, في الماضي ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا لهم الرسول لوجد لو الله توابا رحيمة هذه آية في الأحياء لأنك كان قلت شرق التوبة أن يدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا كنت لك في المرة في الماضية وأكرر هل أضمن أن نبي دعلي؟ هل أضمن أن نبي خيرني؟ هل أضمن أن نبي ردني؟ ثم قلت لك هل النبي يعرف المنافقين في أمتين من بعده أم أنه سيخالف أمر الله سبحانه وتعالى ويستغفر لكل من جاه مستغفرا ولو كان منافقا ماذا تظن في هذا وقلت لك الآيات وإذا تريد أرجع لك وأتيك من متفسير الميزان لا تنطبق فقط على أرض الأصنام الآية تقول إن الذين تدعون من دولة إعبادا أمثالكم فادعوهم يستجيب لكم إن كنتم صادقين لا يتقول ومن من ممن يدعو من ذو الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حجر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين في تفسير الميزان يقول هذا على القديس من البشر أيضا كما تنطبق على الأصناب وكل من يدعو إلى عبادة نفسه وكل من يستغف به من ذو الله سبحانه وتعالى كلام علماؤنا واضح وقلت لك لا تشمل كلام دعاء الأموانات بكلامهم في الجاه أو في الدعاء لأننا نحن متفقون في مسألة الدعاء من الحي أنه يجوز لا شك والآية واضحة في المسألة أما الجاه فأهل العلم منهم من خصصها برسول الله صلى الله عليه وسلم بمفهوم الذي قاله الألوسي أنك تتوسل بحب الله لرسوله أي أنك تتوسل بصفة من صفات الخالق جل في علاه وأما الاستغاة بقولك يا فاطم أغيثيني أو يا العيدروس أغثني أو يا فلان أدركني فالألوسي نفسه والذي أجاز التوسل بالجاه بهذا المفهوم قال هذا شرك فلماذا أخذت وقبلت كلام الألوسي الأول ورفضت كلام الألوسي الثاني تنتقي ما تشاء أم لأن هذا يوافق ما تعتقد وذاك يخالف فالاستغاثة بالأموات شرك عند الألوسي وأنت بإمكانك أن ترجع لكما تقرأ هذا الكلام والاستغاثة بالجاه بشرط أنك تقصد بالجاه أنظر إلى النية أنك تتوسل بحب, بحب الله سبحانه وتعالى لنبيه بحب الله لنبيه يبصفة من صفات الله سبحانه وتعالى فأرجو انتهى وقتي كان المقرور أن نتكلم في الأسماء والصفات لكن أنا سأترك لك الاختيار تريد نواصل مع الأخنور الدين هو الذي سيعيننا في تخريج الروايات سننظر في سندها لا نقبل منك أن تقول تواترت فهي صحيحة والمطلوب إذا, إذا تكرمت إذا أردت أن نناقش الروايات رواية واحدة واحدة لا, لا تعطينا أكثر من الرواية تعطينا السند الرجل موجود يفند لك السند وما قال علماؤكم في رجالكم وأتفضل لك اللاق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والنعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الى قيام يوم الزيكي نعم يقول مضانيكم اعتني برواية صحيحة على مضانيكم حتى نرى ما هو حطمها هل تريد رواية على مضانينا فتضعفها على مضانيك وطريقتك ام تريد رواية على مضانينا نحن صح عندنا ما روي عن الائمة حينما اتيتك برواياتك وليت مع الاخوة جميعا حينما اتيتك برواياتك من كتبك قلت انا اريد روايات من عندكم انتم ما تقومون بجوارة التوسل اعطونا روايات من عندكم صحة عندكم حتى نرى ما هو حكم التوسل عندكم اتيتك بالروايات عندنا فقلت انه هذا لا يعتبر من ان, أن, أن, أن لا يهم انها تكون على مبانيكم تكون صحيحة وان مبانيكم تحج بها من يستبعكم انت طالبتني انا لما اتيك في البدء برواياتنا حتى تقول انها تأتي بروايات على مبانيكم فهي تحج من يستبعكم اذا ما تقول في الروايات التي اتيت بها على مبانيكم وعلى اراء علمائكم ان اردت التضعيف حتى للجرح المفسر هذا يعني انك خالفت العلماء كلهم لانه اذا كان الجرح مفسر فهذا يمتهي الامر يعني تضعيف من وثق من قبل عده لا يعتنى بليك يأتي به ابن حجر وهو امام الجرح والتعديل وهو امير المؤمنين كما قال احدكم بالنسبة اليه في الجرح والتعديل لأنك قال في عكلمة لا يضر من قال فيه ما قال ذلك لأنه وثق من قبل عده فلا يضر فيه ذلك التضعيف أما بالنسبة إلى رواياتنا لماذا لم أرسلها لنشهد الله أني نسيت وكان المخروض عليك يا شيخ أنك تسمع المناظرة حتى لا تستخلص لأنه أنا ذكرت الروايات كلها في وين ذكرت الروايات بأساندها في المناظرة الأخيرة فكنت تجهد نفسك الشريفة فتسمع الى هذه الروايات تسمع اليها وترد بالنسبة للأسان الى خصوص انك مباشرة قد فنت لي ما ذكرته من الصحيفة السجادية وقل ضحفها السيد الخميمة فيا حبد تذكر بهذا التضعيف وان جاء هذا التضعيف اما بالنسبة الى التواتر تقول أنه التواطئ هو عبارة عن ماذا النقل عن جماعة يؤمن تواطئهم على الكذب نعم نحن نقطع بأن الذي روى هذه الروايات يؤمن تواطئهم على الكذب لأنه ماذا جيل بعد جيل وطبقات متفرقة لا متصلة ومتقاربة في بعضها ومتداخلة في بعضها حتى يتفقون على الكذب وإنما ذاك من طريق وهذا من طريق وذاك من طبقه وتلك من طبقه اما بالنسبة الى شرط التواتر هو تكون صحيحة اعتني برأي العلماء لانه اراك تضع قواعد جديدة في علم الرجال لم اعهد بها سابقا من قال يشترط في المتواتر صحة الاسناد يشترط في التواتر ماذا عدم تواطرهم على الكذب وانضعف اسناده لكن بشرط ان لا يكون في الطرق والضاعون يكذابون وإلا حتى لو بلغت المليار فليست حج ما قالوا وانت تدعي غير هذا اعتناب ما تدعي بارك الله فيك اما بالنسبة الى العبادة توقيفية اسألك ماذا تحكم على احمد بن حنبل والشافعي و غيرهم من الأسماء التي ذكرتها وأتيت بأخوارها الذين أجاج التوصل فهل خالف الأمر التوقفي وحكموا بجواز التوصل بذاته كما نقلت قول أحمد وغيره هل أن أحمد بن حنبل والشافعي وغيرهم خالفوا الأمر التوقفيه إلى ما قالوا بجواز التوصل بالذات انا قلت استاذي شرط التوبة ان تأتي النبي فيستغفر لك واذهب الى ما قلته من بداية مناظراتنا وانا قلت لك شرط التوبة ان تأتي وتقصد النبي صلى الله عليه وآله فيستغفر الله لك تقول هل ترضى انه استغفر الله لك هذا ليس ليست ليس وظيفتي ومسئوليتي وظيفتي ان اتيه الآن استغفر لي او لم يستغفر لي هذا امر اخر بحث اخر لقد قد لا يريد اللهم الغفران لي فلا يستغفر لي النبي لا تضخل في بحث اخر هل النبي يستغفر لحتى المنافقين اقول لك هذا بحث اخر في حياتي لعله لم يستغفر او سواء عليك استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن الله لهم فهذا امر اخر لا تدخلنا فيه احنا كلامنا في الاتيان الى النبي انه قرأت مرة ثانية قرأت الالات ان الذين تدعون من دون الله من دون الله وكانوا بعبادتهم كافرين استاذ الفاضل هذه تبين عبادته من دون الله لا ادري لماذا هذا الخلق هل عبادة من دون الله كتوثل ان اجعل طريقا الى الله تبارك وتعالى اذا كانت عبادته اذا كان جعل الطريق الى الله تعده عبادة من دون الله فنحن نعبد الكعبة انا وانت لماذا؟ لانه جعلناها طريقا تقول الله سبحانه وتعالى عين هذا الطريق اقول هاي عين الله الشرك لان اتخاذ الواسطة مطوقة حرام ليش؟ لانه ينبغي ان تتوجه الى الله مباشرة فكيف نتوجه الى الله عبر الكعبة فهذا شك اذن لانه اتخذ نواسطة الى الله لا تخلط استاذ الفاضل من دون الله ان يعبدونهم من دون الله لا لا لا يأتون الله انما ياتونهم على نحو الاستقراء نعم من يأتي من يدعو انسانا ميتا او حيا يظن فيه صدر من صفات التوسل فعندنا هذا في صدر من صفات الربوبيه عفوا من يدعو شخص يظن فيه صدر الصفات الربوبيه عندنا نحن الشيعي الاماميه هذا مشكل لأنه ليس كله صدى من صفات ربوبية وإنما هو طريق إلى الله تبارك وتعالى أما بالنسبة إلى كلام الآلوسي فلا تخلق شيخي إذا كان الآلوسي يقول بحرمة التوسل اعتني بقوله الآلوسي قال بحرمة الاستغاثة وكلامه نحن في التوسل فهل قال بحرمة التوسل حتى تقولني أنه كلام الآلوسي يقول بحرمته ثم ما تقول في العلماء الذين ذكرت أسماءهم لك وأتيت بأقوالهم في أن تأتي القبر أن تأتي القبر أن تتوجه إليه أن تقف عنده وتقول اللهم إني أعتقد حرمته في مماته كما أعتقدها في حياته وإنك قلت ولو أنهم الظلم أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا الرسول لوجدوا لو الله توارا رحيمة وها أنا قد جئتك اذهب الى ابن القدامة اذهب الى النووي اذهب الى غيره علماء المسلمين كلهم يقولون انتأتي النبي وتفعل هذا فهذا اتيان للذات لا للذات دعاءه لا توصل بدعائه وانما اتيان الذات فهل هؤلاء خالفوا العبادة التوقيفية وهل هؤلاء مشركون اذا كانوا كذلك ائتني بما؟ يثبت هذا في المدافلة اللاحقة سوف اذكر قول الدهبي في امن المقري وسوف اذكر الاستغاثة بقبر النبي في الاستفقاء وساذكر التوسل بقبر الحجري المالكي والتوسل بقبر ابي الوليد النسابوري واقوال علماء السنة في التوسل وحاشية الطحاوي على المراقي في ذكر جواز التوسل بالذات فأيها الأستاذ الفاضل أريد ردًا على هؤلاء العلماء رحم الله والدي والحمد لله رب العالم أخذت وقتًا زائد لكن كان لزامًا حتى أبين هذا الآن تفضل لك الماجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلامًا على عباده الذي نصفه والله أنا أعجب يا أستاذ السيد الماجد يبدو أننا نرجع من جديد أنا لا أدري لماذا أنت تتحرب من مناقشة رواياتكم انا قلت لك فيما يخص رواياتنا أحسن ما عندكم روايات اختلف فيها أهل الحديث بين مصحح ومضاعف وكثير من الروايات وضعون وكثير منها فيها كذابون وكثير منها مضعفون للأسف الشديد اعتمادك كان على روايات صححها كما قلت الألباني وصححها غيرها غيرها الألباني والحاكم صحح رواية عيسى عليه السلام ولكنه قال أقف على قبره وأرد السلام وبينا هذا في المرة الماضية وحديث الأعرابي وحديث العتبي وحديث الكوة كلها فيها مطعون فيهم وأنت مصر أن ترجع إلى هذه الرواية وأنا قلت لك ما أقيم ديني على أحاديث جاء بها أعرابي لا أعرف من هو أو روايات فيها وضعون كذابون وإن صحح بعض أهل العلم فغيرهم قطعنا فيها الذي يتبرأ استبر لدينه يا أستاذ السيد الماجد ما, ما يبحث عن مثل هذه الروايات لأن هذه عقيدة أنا يكفيني أنك اعترفت بنفسك والألوسي قد قال هذا الكلام أن هذا التوسل بالأموات لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن على عهد الصحابة وهم القدوة عندنا وهم من نزل عليهم القرآن وهم من فهموا من النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الكلام ذكره الألوسي ورجعت الى كلام الوسي قلت ماذا اخذت بكلام بكلام في التوسل بجاه النبي بمفهوم بحب النبي عليه الصلاه والسلام ومكانته عفوا بصيغه كاسفه من صفات الله سبحانه من صفات الله سبحانه وتعالى وبين قوله بان من يستغيث يقول يا صادق اغيثني او يا الحسين اغثني او يا العبدروس اغثني او يا كلان اغثني انه مشرك انا اقول لماذا الانتقائيه هذا الذي اسال عنه ثم موضوع نعبد الكعبة أنا قلت لك الله أمرك أن تتوجه إلى الكعبة أن تتوجه إلى الله باستقبالك للقبلة لهذه الكعبة فهل أمرك الله أن تتبسل بالأموات ثم تقول ليست مسئوليتي أي هروب هذا هل هذا جواب بالله عليك أن تقول ليس مسئوليتي أنا قلت لك من يقف عند قبر وهو يعتقد أنه ينفع ويضر فهو مشرك من يقف عند قبر وهو يعتقد أنه لاستجيب وهو يعتقد أنه يستجيب فقد كذب كلام الله سبحانه وتعالى الذي قال وإن تدعوهم إن تدعوهم لا يسمع لكم ولو سامعوا ما استجابوا فأي سفاهة أن يقف إنسان عند قبر يعتقد أنه لا يستجيب أي سفاهة هذه أنا قلت وأنا سامعني على التعبير إما أن يكون إنسان مشرك لأنه يعتقد أنه ينفع ويضر وإما أن يكون سفيه لأنه يعتقد أنه لا يستجيب أو تأتيني بدليل أن النبي يستجيب ولهذا أدعو ميت هذه مسؤوليتك ليس مسؤوليتي أنا أنت ترد كلام الله سبحانه وتعالى وقلت لك هل يعرف النبي المنافقين بعد وفاته وهو ما كان يعرفهم كلهم في حياته هل تعرف أنه استجاب لك هل تعرف أنه خيرك هل تعرف أنه ردك كلها حصلت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فلا توافقني بالله عليك سيد الماجد أن من السفاهة أن تكلم إنسان وانت تعتقد انه لا يستجيب لك واذا قلت لا يستجيب فانا اقلبك بالدليل مرة اخرى اذا انا اقول هذا الرجل اما سفيه واما مشرك ما عندي حال ثالث انت ماذا تختار موضوع الصحيفة السجادية انا اقول لك في المكاسب المحرمة الجزء الاول صفحة 320 تمام يقل كلام الخميني قال هذا كله من الغضي عن, عن اسناد الريوات القرى حتى لا تقول اقتطعت شيئا والقرائم قائمة في بنتونها وإلا فأبواب المناقشة في الإسناد والدلالة في كثير منها مفتوحة حتى في الصحيفة المباركة السجادية فإن سندها ضعيف وعلو مضمونها وفصاحتها وبلاغتها وإن توجب نحو وثوق على صدورها لكن لا توحيه في جميع فقراتها واحدة بعد واحدة حتى تكون حجة يستدل بها في الفقه إلى آخر الكلام الكلام يقول خميني حتى في الصحيف المبارك السجادية فإن سندها ضعيف المكاسب المحرم الجزء الأول صفحة 320 فيا أستاذ الماجد هل تبني دينك على رواية ضعيفة ثم قلت لك تقول لي ماذا تقول في العلماء أين قال العلماء توسلوا بالذات بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هم اختلفوا في هذا في حياته فكيف بعد مماته ما تقول لي ماذا قال قلت لك من قال منهم وأنا أعيد الإجابات كل مرة وأنا أعجب والله أنك لا تستخب الكلام أو تتجاوز عنه ما أقري قلت لك مرارا وتكرارا هذا الكلام يعتقده أحدهم لحديث وصله عن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه صحيح كان يعتقد أن هذا تشريع من عند الله سبحانه وتعالى لصحة هذا الحديث أنا تبين لي أن الحديث ليس بصحيح أن الحديث مطعون فيه تيسر لي من الإمكانيات ومعرفة الأحوال ما لم يتيسر السابقين ولي هناك وليس هناك عاقل يا أستاذ الماجد ينكر أن الآن الأسباب متوفرة حتى نميز ومن أصاب أكثر من الآخر ومن عرف الحق هؤلاء بشر ليس فيهم معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام فمن اعتقد صحة الحديث وعمل به فهو إما مصيب إذا كان مصيبا في اجتهاده مصيب له الأجر مرتين وإما أنه مخطئ في اجتهاده ومعفون عنه وله الأجر واحد أما إنسان يتبين له أن هذا لم يصح عن رسول الله ويصر عليه ويتبع هواه ويقول لا أنا أعمل به ماذا تسميه ماذا تقول فيه أنت أستاذ الماجد تسميه مطيع لله سبحانه وتعالى أم متبع لهواه تسميه عابد لله سبحانه وتعالى كما أمر رسول الله أم أنه عابد لله حسب هواه ثم قلت لك في سورة الشعراء في قول الله سبحانه وتعالى وأزدفت الجنة للمتقين وبرست الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيهم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا هم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين أنا سألكك فسر للآية أنت تقول لا تلزمني بتفسيرك بفهمك انا أطلع منك أن تفسر لي بأي شيء ساوهم هم كانوا يقول لا ينفعون ولا يضرون كانوا يقولون الخالق والله الله الرازق هو الله المحي هو الله المميت هو الله النافع الضار هو الله كانوا يقولون هذا ما كان ولكنهم صرفوا كما أقول أنا جزءاً العبادة من الخوف من المحبة من الأنعام يربحون لغير الله ينظرون لغير الله يستغيثون بغير الله يدعون غير الله سبحانه وتعالى من الأموات يلجأون إليهم هذا كله شرك في الطاعة شرك في المحبة شرك في الدعاء شرك في كذا في كذا هذا هو الذي أشركهم فيه وهم ما كانوا يعتقدون النفع والضر أبدا وما كانوا ينسبون لهم الشرك وكانوا يقولون بالنص الآية الصريحة ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة هم شفعاؤنا عند الله كما يقول كثير من الناس يشفعوا لنا هكذا كانوا يقولون هذه نصوص قرآنية أستاذ الماجد لماذا تهرب منها أو أرجو فسر لي ما هذا مطلوب ما معنى هذه الآيات بأي شيء ساوهم إذ نسويكم برب العالمين قلت لك في الجسورة الجن هذه الآيات وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا شرك في الخوف كما قلت لك كثير من الشيعة الآن وكثير من أهل السنة يقعون في هذا يخافون من الأموات أكثر مما يخافون الله سبحانه وتعالى وعندك أبو الفضل العباس اسأل الشيعة وعمة الشيعة يخافون منه ولا ما يخافون يدعونها وما يدعونه يحلفون به صادقين ويحلفون بالله كاذبين أم لا هذا كلام عامة الشيعة يا أستاذ السيد الماجد فماذا سعى أن تنكروا أنت الآن نرى أمور يطفون حوض القبور يسهدون للقبور هذه نراها بأمي عيننا ما عادت الأمر كالسابق الآن وسائل الإعلام تنقل لك كل شيء في كل لحظة مباشرة نورد أن نطيل في المسألة فرجاء فهمني هذه الأمور ماذا تقول فيها فضلك اللاقب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعداحهم أجمعين الى قيام يوم الدين تقول أحسن ما عندكم روايات اختلف فيها أو اختلف فيها اهل الحديث وفيها آه مطعونون ومطعون فيه وغير ذلك أسألك هل لك بحديث ليس فيه مطعون في أي بقى هل لك بحديث ليس فيه مطعون اذا قلت انه هذا تشكيك وانه يؤخذ هل يمكن ان اخذ ديني بالمتزلزل او ما شابه اقول لك اذا كان البناء ان تضعف من ورد فيه تضعيف وان وثق اقول لك هل لك بحديث ليس فيه مطعون الا وتجد رجالي من الرجاليين قد ضعفه لسبب او لاخذ اي حديث تذكروه وقد يخز يسلم اربع خمسة احاديث فهل سنت رسول الله اربع خمسة احادي؟ هل سنت رسول الله اربع خمسة احادي؟ فأين من لم يطعن من الرجال؟ اذا لم واحد او اثنين فاذا عليك ان ترمي كل البخاري ان ترمي مسلم ان ترمي كتب الصحاح والمساني وان ترمي الكافر وترمي كتب الشيعية والصنية لانه جنوب رواتها؟ بعضهم مطعون فيه أيها الأستاذ لما, لما تحلط في الكلام بهذه الطريقة لا أدري كيف هو منهجك منهج يختلف منهج ليس يقول به العلماء سبحان الله كانك تريد أن تصنع منهجا خاصا بك وبأتباعك أو بمن تتبع تقول هذا رأي الآلوسي أن التوسل بالأموات لم يكن عند النبي والصحابة فأقول لك أيها الأستاذ هذا رأي الآلوسي أنه لم يكن عند النبي والصحابة ما تقول في, في, في أبي أيوب الأنصاري الذي جاء إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله الذي رواها الهيثمي في مجمع الزوائد باب ولاية المناصب غير أهلها المجند الخامس صفحة 245 عن داود, بن... عن داود بن ابي صالح قال اقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر فقال اتنري ما يصنعوا او ما تصنعوا فاقبل عليه فاذا هو ابو ايوب مروان مثلكم مجرد انه شاف واحد قال على القبر شرك بدعة حتى الان نسمع منك نوع جديد من الشرك الشرك في الخوف سبحان الله فإذا هرعبوا أيهم فقال نعم جئت رسول الله صلى الله عليه وآله ولم آتي الحجار سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله ولا بكوا على الدين إذا وليه غير أهله رواه أحمد والتطراني في الكبير والأوسط وفيه كثير ابن الزايد أو كثير ابن الزايد واتقه أحمد وغيره وضعفه النسائي وغيره لا توجئ يوجد حديث من الأحاديث فيه تضعيف إلا حديث أو حديثا فهل نوقف السنة على حديث او حديثا أما بالنسبة إلى تقول هاك لي جريء أن النبي يستجيب هل النبي استغفر لك؟ هل النبي استغفر لأمته؟ هل النبي استغفر إلى أصحاره؟ هل النبي استغفر الى المنافقين؟ من السفاهة ان تكلم انسان لا يستجيب لك كما قل أقول, اقول انت الان ارفع يدك الى الله ومن هل ان الله يستجيب لك استاذ من السفاهة ان تطلب من الله وهو قد لا يستجيب لك نحن قلنا لم نقل انه لا يستجيب نقول قد يستجيب وقد لا يستجيب ألا اليس الله تبارك وتعالى الى ربعه له ليس قل يستجيب لك وقد لا يستجيب سبحان الله لا ادري كيف تفكر او كيف تقيس اما بالنسبه الى كلام الشيخ الغميني فالظاهر انك لا تفهم ما تقرأ مع المع... مع الاحترام الشديد يقول في الاسناد يقول الشيخ الغميني واقرأ لك النص الذي قراته ولم تفهم ما تقرا ومجرد كلمه انه حتى الصحيفة السجادية المباركة فقلت انها بعيد هذا كله مع الغبض عن اثناج الروايات والقرائم القائمة في متونها ما في هذه ماذا يقولك هذه روايات ماذا التتامح في ادلة السنن كما عندكم انه الـ الـ لا ينظر الى السنن في الروايات التي او في, في القصة والمواعظ وغيرها كما قال الكثير من علاج بل كل علمائك يقول بهذا هذا نعمق بهين وعنوانه التسامح في ادلة السنن ايها الاستاذ فهذا من السنن الادعية الدعاء من السنن طريقة الدعاء من السنن المنصوص عليها هل انه منصوص او لا من تأتيه روايات من بلغ هذا كله مع الغرض عن إسناد الروايات والقرائن القائمة في متونها نعم وإلا في أبواب في الإسناد والدلالة في كثير منها مفتوحة يعني إذا أردنا أن نقناقش في أسانيدها فالمجال مفتوح حتى في صحيفة المباركة السجابية فإن سندها بعيف إذا أردنا النقاش في ماذا؟ في أسانيد وهذا أحد أسانيدها بعيف وعنو مع... مع لكن شنو؟ علو مضمونها وفصاعتها وبلاغتها وان توجب وأن, وان توجب نحو وثوق على صدورها يقول نحن نقطع عندنا وثوق بصدور هذه الصحيفة لكن لا توجبه في جميع فقراتها يقول انا ما اقول جميع فقراتها نعم في اثر فقراتها انا اقطع بانه عند الوثوق الصدور في جميع فقهاتها واحدة بعد واحدة حتى تكون حجة متى اريد ان ارقش حتى يكون حجة يستدل بها في الفقه لانه في الفقه ايها الاستاذ تعلم وجوب صحة الاسناد لا في السنن وكلامنا نحن في السنن ايها الاستاذ الاوات التي قرأتها في الشعراء وغيرها إذ نسويكم برب العالمين تقول بسر هذه الآية يا أخي, يا أخي الكريم إذ نسويكم أي نلجأ إليكم بما أنكم لكم صفة القادرية بما أن لكم صفة راذقية بما أن لكم صفة الإحياء والإماتة على نحو الاستقلال لأن الله له صفة راذقية على نحو الاستقلال لا هؤلاء الذين لجؤوا اليهم وتوهموا برب العالمين حيثوهم وقاتم برب العالمين على نحو الاستقلال نحن لا نقول ان النبي له صفه الرازقيه على نحو الاستقلال الله تبارك وتعالى هو الرازق والنبي هو الرازق لكن النبي على نحو المعنى الحرفي اعلن استقلال الله تبارك وتعالى ما هو اسالك هنا قبل أن أنتهي ما هو حكم التوسل بالحي غير القادر قلت لا يجوز التوسل بالحي غير القادر أليس كذلك بالحي غير القادر على أمر لا يقدر عليه إلا الله جميل ما ما تقول في فعل عمر والصحابة الذين توسلوا إلى الله بالعباس وهو حي غير قادر على انزال المطب فهذا شرك من عمر ومن الصحابة حيث توسلوا بالعباس او توسلوا الى الله بالعباس تقولي بدعاء العباس وانا بدعاء العباس اقرأ الرواية حتى ترى التوسل بالعباس في هذه القضية فيا استاذ الكريم تقول وعين العلماء قالوا ما قالوه في قضية التوسل بالذات وغيره المدافرة القادمة سوف اتغاضى عما ذكرته لانه تذكر لي امور مكررة وسوف اذكر لك من اطوال العلماء رواياتنا معتضرة بل متواترة مستفيدة بل متواترة فرد على هذا المبنى عندنا هذا مبنانا نحن حج بالنسبة الينا لانه تبكت حجية ذلك اذا ليس حج عندك انا لا احجك به احجك بما هو؟ حجة عند علمائك لم ترد على قضية أحمد بن حنبل وأنه هل بالنسبة إلى أحمد بن حنبل والشافعي وغيره ممن, ممن أجاز التوسل بالذات هل أنهم تجاوزوا ال الأمر التوقفي وغيرها من الأسئلة يالي تراجعها لأنه أعجز من كترة التكرار لك في الأسئلة تفضل لكم المال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والسلام والسلام على رسول الله وعليه صحبي أجمعنا أنا أقول حقيقة إنا لله وإنا إليه راجعون يوسفنا نقول هذه الكلمات ما أدري يعني من أين أنطلق يقول هناك ليه ليجدونك حديث ليس فيه مطول احنا عندنا يا أستاذ الماجد صاحي البخاري ومسلمة الأمة تقبلتهم ونقبلهم حج علينا نقبلهم حج علينا هذا أقل ما في الأمر فهل تستطيع أن تأتيني من خلال عشر حديث بالإضافة إلى أكثر من ستة ألاف آية أنه يجيز التوسط بالأموات بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام بس لا يحتاج الأمر عندي سهل النبي يقول له دع ما يريبك إلى ما لا يريبك تذكر لي حديث أبو أيوب العنصاري القصة منكرة ضعيفة جدا أنا أنت تقول لي أخرجها من طريق كثير بن زيد عن داود النبي صالح قال أحمد في المسند وحاكم في المستدرك على الصحيحين وصححه وفقه ذابون ولا طريق آخر عن كثير ابن زيد عن عبد المطلب ابن عبد الله بن حنطق أخرجها الطبراني مختصرا مختصرا على قوله لا تبكوا على الدين انظر للمعجم الأوسط قال لا يروى هذا الحديث عاجل عن أبي أيوب إلا بهذا الإسناد تفرد به حاتم وبنرحو نحو رواية أحمد من طريق المطلب أخرجها ابن عساكر في تاريخه والحسين في اخبار أخبار مدينة عزيلا والسبكي في داوود بن صالح علة وهو علة رواية احمد والحاكم قال الحافظ في تهذيب التهذيب وروا عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى, صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين وعن الحفر بن أبي عز الدباغ وأبو قتيبة مستمي قتيبة ويعقب النسحق الحضرمي وغيرهم قال البخاري لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به قال أبو زرع لا أعرف إلا في حديث واحد وهو حديث منكر قال أبو حاتي المجهول حدث بحديث منكر قلت قال ابن حدان يروي الموضوعات عن الثقاة حتى كأنه يتعمد المطلب بن عبد الله بن حنطب هو علة رواية أخرى قال العلائي, العلائي, العلائي في جامع التحصيل قال البخاري لا أعرف المطلب بن حنطب عن أحد من الصحابة سماعا كل قول حدثني من شاهد خطبة النبي قال ترمذي عبد عبدالله بن عبدالرحمن يعني الدارين يقول مثله قال عبدالله وأنكر علي بن المدينة أن يكون المطلب سمع من أنس بن مالك قال أبو حاتم المطلب بن حنطب عامة حديث المراسيل لم يدرك أحدا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا سهل بن سعد وأنسا وسلم بن الأكوع أو كان قريبا منهم قال الحافظ في تقريب التقريب صدوق كثير التجليسي والإرسال من الرابعة مروان بن الحكم قال دابي في ميزان الاعتدال روى عن دسرة وعند عزمان ولو اعمال موقفة نصر الله السلامة رمى طلح بسهم وفعل وفعل هل هذا سند تأخذ به دينك يا أستاذ الماجد؟ هل هذا سند تقبله؟ هذه هذه المشكلة القضية الثانية تقول لي هذا رأيه الألوسي أعطني من فعل من هذا هذا حديث أبو أيو لك الألوسي نفسه الذي تعتمد على كلامه يقول لك ما فعل هذا الصحابة يا رجل لماذا تأخذ وتنتقل من كلام الألوسي ما ي هذه المشكلة التي نحن حقيقة نريد أن نعرفها لماذا تأخذون ما يوافق هذا الهوى أو هذا المعتقد لماذا ثم تقولي النبي لا يستجيب الله لا يستجيب يا رجل الله سبحانه يقول قال ربكم ادعوني أستجيب لكم فهل يخلف الله المعاد كيف تقول الله يستجيب أو لا يستجيب كيف يا رجل النبي يخبرك ويقولك يستجاب لأحدكم ما لم يعجل قالوا كيف يعجل يا رسول الله قال يقول دعوت فلم يستجب لي فيترك الدعاء النبي يقول في يستجابوا لأحدكم بإحدى ثلاث إما أن الله سبحانه يطيك ما تشاء ما دعوته مداشرة وإما أن يصف الشاء من الشر مثله وإما أن يتدخروا لك اليوم القيامة حتى أن أهل البلاء يوم قيامة يفرحون ويتمنوا للو لم يستجابوا لدعوة منهم لما يرون من الأجل عند الله سبحانه وتعالى مما اتدخر لهم فأنت تطعم في الخالق عندما تقول الله لا يستجيب لك يشكك الناس لكن يستجابوا لأحدكم ما لم يدعوا بإثم أو قطعة رحم كلعنك غير مستحقين لعن واتهامهم بالظلم ما يستجاب لك بل من يلعن من يلعن ليس مستحق لباللعن فالجع اللعنة عليه وان يسوب من مظلوم فالجع المثبت على الظالم الذي باع قصدي فأنت ماذا تقول يا رجل الله لا يستجيب لك النبي جعل واسطة يتوسل به المسلمون في حياته تأتيهم الاستجابة مباشرة يا رجل قال, النبي قال طلب من النبي الدعاء فشفي والمرأة شفيت من التكشف وبتلت تسرع طمعا في الجنة وذاك الذي من سبعين ألف قال أنت منهم والآخر ربه فماذا تقول يا رجل يجب أن يكون عندك دليل صحيح ما تقول للنبي هل تشبه النبي بالخالق جل فعلا تقول النبي لا يستجيب لأن الله لا يستجيب أو العكس لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون أنا قلت لك نعم الرب جل فعلا قطعا يستجيب ثم تقول يسويكم برب العالمين لأنكم تخلقون على على وجه الاستقلال من قال هذا من المشركين في كتاب الله لإن لأ سألتهم من خلق السماء يقلون الله من يرزقكم يقلون الله من يملك السماء على الأبصاد يقلون الله أما يجيب المضطرة إذا دعاه يكشف السوء وإذا يمسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه لماذا تتأول هذا الناس يا راجل لا تخذ عندي قلبك ويشفح صدرك ويسر أمرك وينفعك ما علمك إذا مسكوا الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجيكم لبار تعرضون هكذا الإنسان إذا أن الإنسان أعرى ونأى بجانبه وإذا مسه الشكر كان يا أمسا فنجعوا الذين ازعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا الله يقول لنبيه في حياته ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون في حياته عليه الصلاة والسلام خطار للنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما قال في أحد كيف يفلح قوم أدمى وجه نبيهم قال له ربه ليس لك أن الأمر شيء النبي يقول قل إني لأنك لا لكم ضرا ولا رشدا ثم تقول لشرك شرك الخوف أول مرة أسمع به ما تعرف شيء اسمه شرك الخوف يستعيدون بغير الله وأنه كان رجالنا الإنس يعودون برجال من الجن هل يجري التعود بغير الله سبحانه وتعالى هل يعيد إلا الله سبحانه وتعالى فزادوهم رهقا وجعل الله شركاء الجن وخلقهم ماذا كانوا يفعلون ده؟ لماذا ده تترك هذه الآيات الواضحات الصريحات وجعل لهم المدرا من الحرق والانعام نصيبا فقالوا هذا لله زعما هذا لشركائنا نقدم لهم قربان للشركاء يا رجل انعام وقالوا ما في بطن هذا الان خالصا لذكرنا ومحرم على ازواجنا وانكم ميتة ترون فيه شركاء سيزين لهم وصفهم انه حكيم عليم يخصص ويشرع في حبة الشرك وفي الخوف شرك وفي الطاعة شرك في كل شيء شرك يكون الذي يخلق والله سبحانه وتعالى الذي يرزق والله من صرف شيء من هذه العبادات بعبادات غير الأسحته وهذا ما فعله المشركون وعباده الاصنام انه صرف شيء من هذه العبادات وكما قلت لك ولديت تكرر لماذا تهرب من ادلتكم انا بيني وبين المعصوم 1200 سنه من اوصل لك هذه الحديث يا استاذ سيد الموس الماجد انا اريد ان اعرف هذه الطبقات التواتر الذي تدعيه انت وتقول انه طبقه بعد طبقه من الذي روى اين هذه الطبقات اين هذه الجماعات وأنت تعلم أن 1.200 سنة بينك وبين هذا المعصوم في فالمسألة ما تحتاج أن تقول هذا الكلام رجاءً نعم فأرجوك نريد أن نتكلم بأدلة واضحة نريد شيء من كتبك يا رجل أعطينا سند على مبانيك سوف نخرز إلى الحديث ليس على مبانينا على مبانيكم مش أنتم تقولوا الإمامي عدل ضابط في جميع الطبقات من غير شدود ولا علّة فلا تكون هذا الكلام او صنن هؤلاء المعصومين الان سنتين ونحن نقول مئة ألف دولار جائزة لمن يأتينا بحديث عن المعصوم فيما خلفتم فيها الاسهل الاسلام يا شيعة يا امامي اثنى عشرية بسند صحيح عن المعصوم ما عدنا نقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساء التي خلفتم فيها الاسلام ما عندكم سند صحيح الى المعصومين ولكم مئة ألف دولار جائزة فوق تعبكم ما تريد الجائزة ليس مشكلة ادعونا الى دينك انا اريد الحق هذا هم يا استاذ الماجد تقول انك كيف تفكر وهل طريقتك جديدة انا اريد اذا وقف بين ذي ربي وانا وحدي ان اعرف ماذا اجيب ربك يقول وقفوهم انهم مسئولون ما يحب ان اقول غدا اقول ربنا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلون السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنان كبيرة ايش استفيد اذا انا في النار اذا اتبعت خلان او خلان البشر؟ إيش انا اريد ان اتبع رسول الله صل الله عليه وسلم فاعظه الدليل عن رسول الله صل الله عليه وسلم اله تدعو الى دينك اله تدعو الى معتقدك ايو حزياتين يا كل�시قال قال البخاري واتفقنا على صحته قال مسلم اتفقنا على صحته هو حجة علينا اعطون الاشيء انتم حج عليكم يا شيعاء عن المعصومين عن رسول الله صل الله عليه وسلم تناقض في تناقض ولا تأتيني يواجل رجاء بحديث جديد من كتبنا سوف أخرجه لك وأقول لك هذا ضعيف وهذا متكلم فيه نعم لكن الأحاديث التي قبلها أهل الإسلام أنا ما أردها ما أردها؟ لأن أنا خلصت معين قلبي أم قبل قد وافقت على هذا واتفقوا على صحته وقبلوا, وقبلوا حجة عليهم فكيف أرده هل عندك شيء مثل هذا اتفق الشيء على صحته ما تناقضوا فيه ما اختلفوا فيه قالوا هذا حج علينا أعطينا هذا السند أنتم تقولون بعد أن تصلوا للسند الصحيح نعرضه على القرآن إذا ما خلف القرآن إذا ما خلف القرآن نقبله إذا خلف القرآن نرده قد لا يخالف القرآن ولكنه يخالف المذهب فتقولوا نرده لأن خلف المذهب ما هو الضرب عندكم انتهى وقت الفضل لك اللاقب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهر الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والعنص الدائم على أعدائهم أجمحين إلى قيام ينقذ دين استفاضل البخاري ومسلم الأمة قبلتهم من قال أبنى الأمة قبلتهم؟ ما هذا الكذليس؟ لماذا تدنسوا على العوام؟ الأمة قبلتهم في زمن محيّا أما الآن فقد جاء الألباني تضحف سبعة أو أكثر؟ من أحاديش البخاري فإن قبلة من الأمة لأنه سوف يأتي أيضا بعد كم سنة واحد مثل الألباني وهم يضحف كم حديث وآكده إلى الثلاثة ونحن كلامنا ليس في ما اتفقتم عليه وإنما كلامنا في من يضحف في السند أنت تريد أنت تأتي ماذا فلان ضحفوه أو فلان ضحفوه ما هي موجهتنا مع الحديث الطبي وضعنا اسماء ما ما, ما اما بالنسبه الى قبولكم للبخاري ومسلم نعم في زمن الماضي كنت تقبلونه الان ما تقبلونه ضحكت وانا قال لي حديث ان اردتها اتيتها لك فهذا بضابطك اثنين دع ما يريدك الا ما يريد هذا لا يريدني النبي يقول دع ما يريبك هذا لا يريدني لماذا يريبني وقد أمرني الله به ولو أنهم يقع الآية تقول الوين الدليل نص صريح في القرآن الكريم أنت تخالفه أنت ومن معك تخالفه وتكفر جل المسلمين بل كلهم غير غيرك وغير أتباعك وتصلهم بالشرك وان لا تقرا القران الا بفهمك ورائيك فما تقول ولو انهم ظلموا انفسهم جاءتك فتستغفر الله وتغفر لهم الرسول لوجد الله هو الله الرحيم شاءت التوبه ان تاتي الى رسول الله ان تاتيه لا مكان ان تأتي اي ان تأصل رسول الله لانه الله يقول ولو انهم اضرروا انفدهم جاؤوك اي قفدوك يا محمد صلى الله عليه واجعل المفسرين قفدوك اما تقييدكم لها في الحياة دون الممات ما عليه ما الدليل الله يطلق القول هنا ام ان القرآن, القرآن تفهمونه بهواكم رواية ابي ايوب تقول ضحفاء رأيت من ضحفاء انتقرأت بلسانك الحمد لله لذلك توردت وقعته خمس دقائق في ما قالوا في هذه الرواية لان اخياء مصححة كبير من مصححة رواية ابي ايوب وروايت من عند الطرق واحد يكون لحظة مطلق واحد هو مطلع غير الزام عند الطرق وصححه وصحح الحافظ وصحح كلام انتهى الامر ادعوني استجيب لكم هل اتجاب لي الله الآن حينما قلت يا رب الآن أريد أن أصبح ملكا لا صفاحة القول قد لا يستجيب الله لها أنا لا أقصد عن نبي بالله تبارك وتعالى أعوذ بالله ولكن وأريد أقول لك أن تكون من السفاحة أن تجع إنسان لا يستجيب لك لا يستجيب لي ما قال لا يستجيب لك لا يستجيب لي كيف لا يستجيب لي وهؤلاء وه... يقول ينقلون أنفسهم من جل علماء المسلمين من الطائفتين يقولون أتينا إلى قبره وقضيت حاجتنا أتينا إلى قبره وقضيت حاجتنا استجاب الله لنا بتقربنا إلى النبي فهذا كذلك يضين الأمر أما بالنسبة لهؤلاء الذين استجاب لهم في حياة النبي استجاب لهم الله في حياة النبي لأنهم ولو انهم اضربوا انفسهم جاؤوك قصدوا النبي جاؤوه كذلك نحن ما هو دنبنا ان يشرح الله امرا ثم يقول لا هذا للاحياء منكم فقط تشريع من الله أن أن انك ان قصدت أن انك انعردت التعب عن فتحب النبي حيث ماذا لا يزال هذا, هذا نقص قوله تبارك وتعالى في على لسان الرسولي لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وآله حتى يصلى على محمد وآل محمد صلى يعني ماذا؟ يعني أن أجعل محمداً وآل محمد واسطة إلى الله هذا حديث حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ومن طوقنا صحيحة هشام رواها الكافي الكليلي في الكافي واتبقت الأمة على صحتي مثل هذا الحديث لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلي على محمد وآل محمد يعني ما دا على محمد وآل محمد اي يجعل واسطه وطريق الى الله تبارك وتعالى ادني سويكم من قال يا ما قلت كلمت مسويكم انهم يقولون انهم يساوون الله تبارك وتعالى ايها الاستاذ هؤلاء ايضا ولذلك سلوهم بالله تبارك وتعالى انت راح تخليني فقط انه ارد على كلامك خليني اجيب الجديد يا استاذ لا يضيع وقتنا لا يضيع وقتنا والله حساب انه يضيع وقت الاخوة بس مجرد ارد عليك انا لأنا صارت بس, بس هاي شغلة انه ارد على كلامك الذي لا تبقهه ليس لك من الامر شيء انت تقول قبل قليل ما ان دعوا ان نبع الله بالنبي استجاب لهم الله تبارك وتعالى ثم قرأت ماذا ليس لك من الامر شيء وفسرتها على انه شروط ان الله ه... يعني لا لي... فسرتها كما تريد ليس لك من الامر شيء هل كما قلت ؟ وكيف اذا قلت هذا ليس لك من الامر شيء كيف الله له نعم ليس لك من الامر شيء على نحو الاستقلال بلا شك ولا ريه التقديم للشركاء حرام ولا نعمل به ولا نقول به وانما نحرمه يذبح لغير الله ينجر لغير الله هذا حرام وإنما نحن نذبح لله تعالى خالصا متقربين له بأوليائه وبالنبي صلى الله عليه وآله من أوصل لك الحديث تقول أين هذه الطبقة إذن بيني وبينك تقول بيننا وبين الإمام ألف, ألف ومائتين سنة ما أوصل لك الحديث أين هذه الطبقة قد يعلاكوا برجالنا إذا كان بيننا وبين الإمام ألف ومائتين سنة بينك وبين رسول الله ألف واربع من أنصر إلى رسول الله أين التبقات تقولي يرجع لكتب الرجال أقول لك أيضا نرجع لكتب الرجال إنشئت أعطيتك إسمائها كتب الرجال ولا يهمك أما بالنسبة إلى السند الصحيح أيها الأستاذ نحن في الفقه وفي العقائج وغيرها السند الصحيح ماذا يعني أي ما صحة ما صحة روايته أي ما اننا وثق بصدوره الوثوق بالصدور الوثوق بالصدور يكون من الحديث الصحيح اصطلاحا الحديث الصحيح الذي يرويه الامام لكن هل الموثق غير صحيح لا صحيح من درجه الصحيح الحسن من درجة الصحيح نعم من درجة الصحيح المعتبر هو من درجة الصحيح اذا الاحاديث الصحيحه الحديث الصحيح يشمل ماذا الموثق والمعتبر والحسن يعني حتى لو غير امامي هذا حديث صحيح يعتبر عند الامامية انما يسمونه موثق حتى يميز انه ماذا فيه غير امامي الى انه ثقة فنحن ننخده بالوثاقة وما نثقه بصدوره تقول نحن تحديناكم وعشر تالاف دولار الحمد للب تدخل لي الليل عشر تالاف دولار. دولار تقول بحديث صحيح على مضانيكم عن المحصوم استمع قرأته لك في المرة الماضية ولم ترد عليه والآن أقرأه كمال الدين وتمام النعم للشيخ الصدوق صفحة 240-241 الحديث 64 وكذلك عيون اخبار الرضا عليه السلام للصدوق المجلد الثاني صفحة 60 حديث 25 هذا على مضايير أن تفرض الحديث صحيح الإسناد لك نوصله الى رسول الله بعد انبيان فلكه الصحيح ما هو عند علمائنا حدثنا محمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه الصدوط يترضى عليه حدثنا علي بن ابراهيم ابن هاشم عن ابيه اي ابراهيم بن هاشم عن محمد بن ابي عمير عن غيات بن ابراهيم عن الصادق جعفر بن محمد عن ابي محمد بن علي عن أبيه محمد بن علي عن ابي علي بن الحسين عن ابي الحسين بن علي عليهم السلام قال سئل امير المؤمنين صلوات الله عليه عن معنى قوله رسول الله صلى الله عليه واله إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي من العترة فقال أنا والحسن والحسين والأئمة التسعة من ولد الحسين تاتعهم مهديهم وقائمهم لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتى يردوا على رسول الله صلى الله عليه وآله حوضه هذا حديث صحيح الاسنادي من طرحنا إلى المعصوم فننظروا ما تقولوا فيه والمداخل الجاية لن أرد على ما قل لأنه قاعد يضيع وقت الأخوة هكذا والأخوة جايين يستجيدون فسأنقل لهم أقوال علمائك إن شاء الله تفضل أستاذي السلام عليكم ورحمة الله كذلك كان يكون انضباطك بالوقت أكثر حقيقة أنك تصير قضايا كثيرة نعم تقول لي ماذا تدلس على الناس هل شذد واحد أو اثنين أو تضعيف حديث او بعض الأحاديث ضعفها الألباني لو صح تضعيفه يصبح تدليسا على الناس يا أستاذ الماجد علماء الأمة من قديم وإلى يومنا هذا ما في البخاري ومسلم حج على أهل الإسلام إلا كلمات يسيرة قال وهل صح كلام الألباني في التضعيف أم أننا نرجع إلى الشروط التي وضع أهل العلم ونرى من الذي أخطأ في هذا نحن لا ندعي عصمة لأحد لا نبدأ عصم لأحد لكن كون الألبان ضعف أحاديثا خلاص ننتهي وتقول أصبح البخاري صحيح فقط فقط ها؟ لعهد من العصور طب بعده الذي ضعفه إذا صح التضعيق نقبل وما عندنا مشكلة ما عندنا معصوم لكن لا تقول هذا تدليس على الناس ما زال أهل العلم وإلى زماننا يقولون البخاري ومسلم حج على أهل الإسلام إلا كلمات يسيرة لأن الله سبحانه وتعالى أبا يتم كتابا سوى كتابه العزيز الكتاب الكامل الذي لا يأتيه الباطن بين ذيه ولا من خلفه هو كتاب رب العالمين إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون وما عداه لا بد وأن يشوبه شيء من النقص وشيء من الخطأ وكما قيل كفى بالمرء فخرا أن تعد معائبه أو معايبه فإذا كانت هناك هذه النسبة الضئيلة فهذا لا يطعن في الكتاب ولا يطعن في إجماع الأمة إلا من خالف أهل سنة الجماعة ومن سر في ركبهم كالإمامين 12 الذين لا يقبلون روايات البخاري وأمثاله عادي واحد تقول أين هذا السند وأنت بينك وبين رسول الله 1400 سنة قد جمعت هذه الروايات والبخاري جمع الكتاب وأنا أتكلم عن كتاب تناقله المسلمون مكتوبا جمعت وتتب وتناقله المشتمون مكتوبا واتفقوا على حجيته وقبله حج عليهم فهل عندكم شيء من هذا بعد مضي 1200 سنة هذا ما أنادي إليه وهذا ما أطالد به أريد أن أعرف ما اتفق الشيع ما اتفق عليه الشيع ما بعد 1200 سنة من غياب المعصوم أريد أن أعرف هذا لماذا الآن أنت لا تستطيع أن تأتيني بأقوال المعصوم في تفسير الروايات أو في تفسير الآيات ثم تقول في البداية وما زلت أكرر هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام سننظر في هذا الحديث الذي أعطيت الآن سننظر لن عندنا مشكلة هذا تفسير من المؤمنين لو أردت أن أرفضه لكن لن أبالي سأنظر هل صح هذا عن أمير المؤمنين وسأرى هل أعرفتم هؤلاء وهل ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام وهل نقع, نقع علي, علي عليه الصلاة والسلام رضي الله عن هذه الأسماء أم أنكم كما قال الخوئي لم تردكم أسماء الأئمة بالتواتر أو في روايات متواترة أو تقول كما قال السستاني أن الأوصياء من ولد فاطمة 12 ويقول متن الرواية صحيح ويوافقه التبريزي في روايات أخرى يقول صحيحة كل إمام متن قتل مسنوما ولأئمة 12 من ولد علي وفاطمة رضي الله عنهما وفي كتبكم عليهم السلام رضي الله كلامي أستاذ الماجد تريد أن تضلل من تريد أن تضلل من أو تريد أن تثبت شيء الروايات عندهم متناقضة لا قلت لك الآن ماذا تقول في هذه الروايات أنت تضطرن أن أخرج قليلا عن الموضوع لأنك تدعي أن يدلس على الناس وأنكم اتفقتم على 12 إماما وأنتم والله ما اتفقتم على 12 إماما والله ما اتفقتم حسب ما أقرأ كلام السستاني والتبريزي أنا أقرأ الآن 13 إمام روايات صح عمتنها السستاني وهو العالم الأعلى الحي أي هو المعتمد عندكم حسب مفهومكم لأن من مات عندكم ينتهي علمه معه إلا بإذن الحي كما فهنن فتوخوئي هذه مشكلة فتواكم أنا إذا رات أنا أصبح شيء إمام 12 السيد الماجد من أتبع؟ أسألك بالله العظيم من اتبع من أعتمد؟ كيف أعرف أن هذا هو الصواب؟ أنا قلت لك والله الذي لا إله غيره لست مقيد بالألباني ولست مقيد بالبخاري ولست مقيد بابن تيمية لست مقيد نفسي بإمام من نعمة اهل الإسلام رغم جلالة مكانتهم وعلمهم ولكن أنا أبحث عن قفوهم إنهم مسؤولون ساقف وحدي وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ما هي حجتي عند ربي ماذا أقول له بس هل أستغيث بالأموات ما عندي دليل من كتاب الله سبحانه وتعالى ما صح عندي حديث او على الأقل لم يجأتي حديث فيما اتفق عليه الإسلام في البقخاري ومسلم الذين اتفق عليهم أهل الإسلام أنهم مقبلون حج عليهم ما جاءني حديث ألا أنا ما الذي يمنعني ما الذي يمنعني أن أقبل هذا عطيني الحديث الذي يعتمد عليه أنت تقبل هذا تقبل أي كلام أنا ما عندي مشكلة تقبل من الأعراب تقبل من فلان أنا قلت لك ثم قلت لك الحلال وبين والحرام وبينهم أمورا مشتبهات تقول هذا لا يريبني رجل جاء الى النبي عصيه والسلام يجيد ان تزوج امرأة يا رجل فقال له النبي عصيه والسلام قد قيل أنك انها اختك في الرضاعة قال يا رسول الله ما رضعت مع معها قال النبي كيف وقد قيل كيف وقد قيل قال الناس انك رضعت معها اشاعة ها تمام اشاعة قيل قال كيف وقد قيل الذي يستبرئ لدينه ما يدخل في هذه الابواب وقد قيل عرفت يا أستاذ هذا معنى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك منه آيات محكمات هن أم الكتاب خذ دينك خذ عبادتك خذ عقيدتك خذ صلواتي خذ دعائك كلها بآيات واضحة صريحة لا زي تتكرف نفس الآية هل يقال جاء إلى القبر أم يقال زار القبر يا أستاذ الماجد في اللغة العربية أنت تذهب إلى النبي أم إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام النبي قال استأذنت ربي في زيارة قبر أمي أم في المجيء إلى قبر أمي هل جاء الأرض المجيء لغير الطيخ للغة العربية القرآن نزل بلسان عربي مبين ما قيل في لحظ الأحياء أنك تزور عفوا في لحظ الأموات أن تقول أنك تأتيه تجيء إليه حتى تقول جاءوا إلى النبي ثم ما زلت كر لك هل يستجيب لك هل يبين لك ما هو مطلوب منك هل يشترط عليك هل يردك انت تريد تقبل هذا سيد الماجد أنت حر أنا ما, أنا, أنا ما أصر عليك أنا أريد أن يقمئن قلبي إلى عبادتي فقط لا غير تريد تعطيني رواية جديدة أنا قد قرأت كل والله رواياتنا والله لو أعطيتنا روايتك هذه في الأسبوع الماضي أو خلال الأسبوع الماضي والله لأجرتك الآن عنها أنا مضطر أن أرجع لأني لست خبير بهذه, بهذه الرجال الذين, الذين عندكم وسوف أتيك بالجواب إن شاء الله ما عند أي مشكلة والله الذي رفع السماء بغير عمد لأن ثبتت صحتها لأتبع عنك يا رجل أنا ما عندي غاية في نفسي والله إلا أن يظهر الحق لي أولا ولمن يستمع ثانيا ليس في المسألة تحدي فقط لا غير فأرجوك أرجوك نريد أن نبقى باحثين عن الحقيقة أما قولة كلامك لا تفقهه فأنا والله ما قرأت شيء إلا من كتاب الله سبحانه وتعالى وأنا رجل من أهل اللغة العربية لا أقول أنني فصيح كل الفصاحة ولكنني أفهم ما قال سبحانه وتعالى وأعرف ما نزل في الآية في أين نزلت وأعرف معنى قولة سبحانه وتعالى للنبيه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا وأعرف ما معنى إذ نسويكم رب العالمين وأعرف ما معنى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون لأن الأمر كله لله اولا وآخرا وأما ما تشتطوه أنتم من بقولك على وجه الاستقلال فهذا ما قاله مشرك ولازلت أطالبك أين قال المشركون الكلام الذي قلته أنت أننا نعبلكم على وجه الاستقلال لانكم تدرون تنفعون اين جاء في القرآن قولا في هذا هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا ابا كذلك يفعلون ما قالوا ما ان ينفعون يضرون من يخلقكم ما قالوا على وجه الاستقلال ولا باذن الله ما سمعنا هذا منهم من يرزقهم قالوا الله من خلق الله من الذي يشفي والله سبحانه وتعالى حولا معبودهم ليقربونا الى الله زلفى فانت رجائي استحل الماجد المساله امانه في عنقي كما هي امانه في عنقي انا طلب النجا من عذاب الله سبحانه وتعالى هل عندك دليل؟ وأنا أتمنى حقيقة وقد اقترب الوقت من عشرة أيام الحادي عشرة لا تطيل كثيرا حتى لا تأخذك المرات الماضية فرجعا انت بدأت فلعلك تجعل هذه آخر مداخلة لك حتى أريد أنا بعد ذلك وإذا أردت أن نواصل ما عندنا مشكلة كان مفروض أن نتكلم في هذه الليلة في الأسماء والصفات وأنت ردتنا إلى إلى موضوع التواصل هذا لا بس في كل خير إن شاء الله المهم الرواية في هذه المرة سمعتها المرة الماضية كان صوت متقطع وانت تعرف وهذا هو السبب الذي حال بيني وبيننا نرد عليك في هذه الروايات واليوم ان شاء الله الحمد لله صوت جيد وبإذن الله سأتيك بالرد وأتكلم وأقول لك ماذا قال علماؤكم في رجال هذا السند وهل صحت الرواع على ابن أبي طالب قول امتصح وأنتظر منك ان شاء الله إذا عندك روايات أخرى أن تعطينا اياها حتى نرى حتى نرى ونسأل الله أن يهدينا وإياكم للحق واتباع بقي لي دقيقة ونصف أعتقد بها لمداخلة قادمة تفضل لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين لم ترد على أسئلتي ولكن سوف أكررها هل شدود تقول هل شدود واحد أو اثنين يصبح تبليسا وهد صحة كرام الالباني حتى ناخد به اقول انظر ما قاله ابن باز في الالباني وانتم تقولون بصحة البخاري والحال انه جاء من يضعفه وسوف يأتي ايضا كذلك من يضعف وانه الى ان يصبح البخاري الجلد والجلم لانه لا تنسى استاذ الفاضل لم تبقى دقيقا الاخرى عدم الوقت بل انه ارجع الى ما كيف جمع الصحيح البخاري ارجع الى كيف جمع صحيح البخاري وهذا ما حكاه ابن حجر وغيره وجدنا متونا من دون اسانيد واسانيد من دون متون وصباحات مبيضة فجمعنا بعضها على بعض يفقنا بعضها ببعض وكيف رويه لكم كتاب البخاري عن الفربري الكذاب المذلس فوق هذا ان البخاري قال عنه الذهبي انه مجلس اي كتاب صحيحا عندكم حتى وان اتبقتم اتبق النصارى على ان عيسى مريم هو ابن الله هل نقبل اتفاقهم هل نقبل اتفاقهم لا لا نقبله لانه ماذا اتفاق باطل صح, صح, صح عندكم او لم يصر اتات باطل لانه يحتاج الى ماذا ان تقيم الدليل على صحته والحال انه لم تجبط صحته ان شئك اتيتك بتفصيل تفصيلي حول هذا ويمكنك الرجوع على موقعي الحق لترى محاضراتي في قضية صحة كتاب البخاري حتى لا اطيل لم على سؤالي هل خالف احمد بن حمدل ومن جوز التوسل بالذات هل خالف الامر التوقفي او لا شيخي الله يخليك ترد على سئلتي لا نقبل رواية في البخاري لانه مدلس كما قلت لك ما اتفق عليه الشيعة الامامية نحن لا نعطل العقول كأنتم وإلا عندنا منتقى الجمال صحيحا عند صاحبه محاسن البرقي صحيحا عند صاحبه وغير ذلك لكن نحن لا نعطل العقول عندنا علم رجال والاجتهاد فيه فقد يكون هذا الرجل بعيد وذاكه عند الآخر لا ثقة هذا بسبب القراءة وذاك بسبب القراءة أنتم من جعل معصوما غير الرسول يا أستاذي وهو البخاري أو ابن معين أو فلسان أو فلان أو ابن حجر أو الذهدي لأنه من صححه إذا صحح هؤلاء حديدا فقد صحح وإذا لم يصح عندهم فلا يصح يعني هل هؤلاء معصومون هل هؤلاء معصومون حتى تاخذ قران كلامهم كانه قران منزل تقول في عنده وكما سأنتظر في هذه الروايه التي اعطيتك اياها سأنتظر قلت في كلام ابن تيميه ستنظر في اول المناظرات ولم ارى منك جواب قلت في كلام ابن عبد الوهاب ستنظر ولم ارى منك جواب في كلام احمد بن حنبل ستنظر ولم ارى منك جواب وهذه الروايه اعطيتك اياها ولم نرى منك جوار. ونحن ننتظر وين صحح الالباني روايه 19 امام حجني بما هو حجه وما اجمعت عليه الطائفة الامامية وما اشتهر عندها لا بقول شاد هنا او هناك اما انا احجك بقول الشاد لانه تقول ماذا اجمعت عندكم الامة على صحة البطاري ولحال انها لم تجمعني انه وجود مخالف لذلك الاجماع انت لم تقيد نفسك بينما كل امتك قيدت نفسها تقول لا يهمني البقاري لا يهمني فلان, فلان مع جلالة قدرهم لكن انا ارى ما اراه انا يا اخي انا مو اتكلم انت فقط اتكلم ايا حتى اتباعك الذين قيدوا نفسهم بكلام فلان او فلان لم ترد علي في قضية التوصل بالعباس العطان يقدر على انزال المطب كيف توسل عمر بن الخطاب والصحابة به كيف تقول لو تبت اتبعتك والله لقد تبت وقت يتكب بما يتبج نقول عين قال المسلكون ليقولون عنه على نحو الاستقرالية اذن سويكم برب العالمي هي على نحوه الاستقرالية ولا اريد اكثر في هذا الكلام والان نقول ان الاخوة الكرام ما فعله الذهبي ومفاعله علماء المسلمين من الافياني الى القبور او ما نقله الذهبي وغيره من الافياني الى القبور ما حكم من يذهب لرجم صح يتوسل به, به إلى الله ليحيي له ميت كما يقول ابن تيمية وهل الرجل الصالح يقدر على أن يحيي الميت هذا الذي لم ترده عليه يقول الذهبي ذكر الذهبي في ترجمته في ابن المقري تذكرة الحفاظ المجلد الثالث سبعة 974 وروية عن ابي بكر ابن ابي علي قال كان ابن المقرن يقول كنت انا الطبراني وابو الشيخ في المدينة فضاقتنا الوقت فواسقت فلما كان وقت العشاء حقا رسول الله الجوع يا رسول الله الجوع فقال للطبراني اجلت فاما ان يكون الرزق او الموت لانه مطمئن ان النبي استجد له فقمت انا وابو الشيخي فعبر الباب على ولي ففتحها له فاذا معه غلاما بقفتين فيهما شيء كثير وقال شفوتموني الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأيته في النوم فامرني بحمل شيء اليكم وهذه لم ينكر سندها أستاذ الفاضل إلا أنت تتكر تتكر بي خلاف ذلك الاستف... الاستشفاع بقبر النبي أيضا في الاستثقاء أستاذ الفاضل مراقي فلاح الجذع الأول صباح 220 وينضغي ذلك أي هو يكون صاحب المراقل وينبغي ذلك اي الاجماع الاجتماع للاستفقاء بالمسجد النبوي ايضا لاهل مدينه النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذا امر جلي انه يستضاء به وتستل... وتستنزل الرحمة في مدينته بغير حضرته ومشاهدته في حادثة للمسلمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مو للأحياء ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الأحياء منهم والأوات أي من الرحمة إذا مات رسول الله؟ أكمل وهو المشفع في المذنبين فيتوسل إليه بصاحبه ويتوسل بالجميع إلى الله تعالى فالأمان عمل الاجتماع عند أضرته وإيقاط الدواب بباب المسجد لشفاعته ويقوم الإمام مستقبل القبلة حالة دعائه رافعا يده إلى آخر كلامه وقال في فصل زيارة النبي صلى الله عليه وآله في الجزء الأول صفحة 298 فيسجد شكرا لله تعالى بأداء ركعتين غير تحية المسجد شكرا لما وفق الله تعالى ومنى عليك بالوصول إليه يعني إلى المسجد أو إلى قبر النبي ثم تدعو بما شئتي ثم منهض متوجها إلى القبر الشريف فتقف بمقدار أربعة أذرع بعيدا عن المقصورة الشريفة بغاية الاجب. مستدرا للقبلة. محاذا لدوأس النبي صلى الله عليه وسلم. ووجهه الاثرى مراقل فلاح. صفحة من 298 الجزء الاول. التوسل بقبر الحجري المالكي او الحجري المالكي كما ذكره. التهدي في سيرة اعلام النبلاء المجلد الخمسة صباحة 396 ترجم رقم 5307 تاريخ الاسلام وفي ايات سنة 591 الكلام سوف اأتي له بعد هذه المداخلة الشيخ ملاك امهي الام خلينها بعد مداخلة لك ومداخلة لي بعد الامهي يقول ابن تيمية ايضا رجل من النفع كان له حمار فمات في الطريق وتوسل هذا الرجل التي قرعتها انت فهذا فالح أيها الأستاذ عموما لا أريد أن أخذ من أكثر من هذا الوقت لك هذا الأمر فدع على ما ذكرته وسوف ألاصل الكلام حتى يستفيد الأخوة إن شاء الله تفضل لكم الماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا نظر أننا كنت نلتز بالوقت حقيقة يعني للأسف مداخلاتك طويلة وأنا أضطر أن أطيل مثلك يعني الآن خمسة دقائق وأربع تسع دقائق تقريبا أخذت في المداخلة الواحدة إذا كنت مصر على مداخلات أخرى فلا تتجاوز ثلاث دقائق رجعني بعد هذه المداخلة لي تسع دقائق ولك ثلاث ولي ثلاث حتى ننتهي أقول سأنتظر لم أرى منك جواباً في موضوع إحياء الموتة قرأت عليك في المرة الماضية كلام ابن تيمي وأنه دعا الله أن يحيي له هذا ورويت لك القصص التي ذكرها أبو تيمية فلماذا تقول لم تجبني كلام أحمد وماذا قلت فيه مرات ومرات أعدته أعدته ماذا أقول لك إذا أنت ما تستقبل كلامي أو ما تفهم كلامي أنا والله ما أدري كلامي واضح ما اعتقد أنه فعل هذا لأن النبي أمر به فليس بمشرك ومن اتبع هوافه هو فهو مشرك أنا ما أعلم الإمام أحمد صحح الحديث هل وصله ما وصلنا لسه الإمام أحمد، إمام أهل السنة والجماعة لا يعمل بهواه قطعا، لا نتهمه ولكنه رأى أن الحديث صحيح، فعمل به، فهم هذا من أفديث الحديث أنه معمولا به، فعمل به، لكن أنا لا نرى شيء آخر ثم قلت قطعا في البخاري البخاري نقل عن من؟ نقل عن صحابة رسول الله عن التابعين ومن قبلهم طبعا حتى يكون بسلسل البخاري توفي في 255 تقريبا هجرية فنقل عن من قبل فإذا تطعن في حادث البخاري فأنت تطعن في من نقل عنهم ليس في البخاري ومن نقل عنهم هم من نقل القرآن أولا ومن نقل السنة أولا فهل تريد أن تطعن في هؤلاء أيضا أنا ما أستعجب أنا منهجكم الطعن في الصحابة وما تقبلهم شيء إلا الدين تأخذه من المعصوم فهل تريد أن تضلل الناس أيضا وتقول أن من نقل القرآن أيضا فيهم طعن هذا أمر راجع لك ليس بجديد لكن نقول البخاري ن كما غيره ناقلين وتحر الرجل الصدق واستشار واستخر الله سبحانه وتعالى واجتهد وكتبه تمام اما من الرواية التي ذكرتها هذا عن في ترجمة الذاتي ابن المقره الرواية جاءت صغة التمريض الرواية جاءت صغة التمريض وانت تعرف معنى التمريض فكيف تقول هذا الكلام بين الذهب وبين ابي بكر ابن علي ما يقارب خمسة قرون أين الروا كيف حصلت الرواية؟ كيف وصلت إلى ذهبي؟ رفت؟ فرجاءً كن منصفا وأمينا في النقل حتى لا تدلس على الناس حتى لا يعتقد الناس أنك تقول شيئا صحيحا تقول حجتي ما هو حجة ما أجمعت عليه الإمام 12 وما اشتهرت به طيب أنا أعطيك كلامكم أنا ما شيء وأنا أعطيتك هذا الكلام في المرة السابقة يقول الطوسي لا يكاد يتفق خبر إلا وبزائه ما يضاده ولا يسم حديث إلا وفي مقابله ما ينافي تهديب الأحكام الجزء الأول صفحة 2 و3 أين الدعائك الآن؟ هذا كلام الطوسي هنا كلام آخر قلت لك الرواية في المرة الماضية يقول في ذجال الكشي ومن كتب الرجال المعتبر عندكم قال اشتكل فوض ابن المختار إلى أبي عبد الله قال جعل الله بذاك ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم فقال وأي الاختلاف قال إني لاجس في حلاقهم بالكوفة فأكاد شكوا في اختلاف في حديثهم فقال أبو عبد الله أجل هو ما ذكرت إن الناس أولعوا بالكذب علينا وإني أحدث أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأول على غير تأويله وذلك أنهم لا يطبون بحديثنا وحبنا ما عند الله وإنما يطبون الدنيا وكل المحب أن يدعى رأسه رجال الكشف صفحة 135 وهذا موجود بحال الأنوار أيضا نعم اسم حذره وفل الكشي صفحة 301 من محمد عن محمد بن مسعود قال حذاتني على بن محمد قال حذاتني محمد بن أحيا عن محمد بن عيسى عن زكريا عن ابن مسكان عن قاسم الصير رفيقات سمعت بعد الله عليه السلام يقول قوم يزعمون اني لهم امام والله ما انا لهم بامام ما لهم لعنهم الله كلما سكرت سترا هتكوا هتك الله ستورهم اقوبوا كذا ويقولون انما يعني كذا انما انا امام امام من اطاعني فاين من اطاعه أين من أطاعه؟ ثم شيء عجيب توصل علي بعمر بالعباس حج عليك يا رجل اللهم منكم نستشفع عليك بنبينا وإننا نستشفع عليك بعم نبينا قلني عباس ادعو لنا دعا دعا لهم كيف كانوا يستشفعون بالنبيك في حياته يا رجل ألن ندخل الأعراب وقال يا رسول الله هلكت الزلوع وكذا وكذا فرفع عديه النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم هل هذا توسل بأموات؟ هل هذا توسل بأموات؟ واتح صريح هو حج عليك لو كان الكلام كما ذكرت أنه لا يتوصل بأحد غير في حضرة النبي وفي مدينة النبي بغيره لماذا الصحابة ذهبوا إلى العباس هل فعل عليه يوم من الأيام أن وقف عند قبر النبي وتوسل به عليه هل ذهب وفعل هذا الحسن الحسين توصل بالنبي مدام تقول لا يصح التوصل إلا به في المدينة هل العباس جاهل في دين الله سبحانه وتعالى لماذا تتهمون الصحابة كلهم من أجل أن تتعصبوا لهذا الرأي وتخرجوا بنتيجة لا تقول لك تقول عنها الاستقلالية سيد رفيق الله يهديك سيد رفيق يرسل له غرفة دعوة للإسلام الأصيل شيء عجيب والله الله المستعن عندنا مناظرة يا رجل ترسل لنا دعوة نعم قال سيب قد رجل صالح توسل به ليحيي ميت ورأيته في النوم هذه روايات هذه روايات رأيته في النوم كالعراب اللذي جاء والعتب اللذي جاء تتمسك برؤيا هذا دينك يا أستاذ الماجد من, من هذا تأخذ التشريع لا أعجب والله لا تكر لي الأسئلة رجاء قد أجبتك والله قد أجبتك مرارا وتكرارا ثم في المرة الماضية قلت لك على ابن أبي طالب رضي الله عنه وذكرنا هذا سابقا لماذا لم يعترض قل لأن عمر غير أمورا كثيرة طب في عهده رضي الله عنه هل أعاد شيء مما غيره عمر هل رب شيء مما غيره عمر هل قال هذا في عهده رضي الله عنه عندما كان خليفة للمسلمين هذا باطل هذا لا يجوز أقرأ لك شيء من عقيدة أهل البيت في الدعاء وأنكم تتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى أقرأ لك شيء من عقيدة أهل البيت من كتبكم أننا لسنا بمعصومون كما تقولون أنتم تقولون نحن نأخذ, نأخذ, نأخذ عن المعصوم سأقرأ لك رواية واحدة. عن جعفر الصادق قل لي ما رأيك بها لماذا أقول لك أنا لا أقبل كلامك لأني أقرأ كلاما آخر اسمع ماذا يقول جعفر الصادق فوالله ما نحن إلا عبيد الذي خلقنا واصطفانا ما نقدر على ضر ولا نفع إن رحمنا فبرحمته وإن عزبنا فبذنوبنا والله ما لنا على الله من حجة ولا معنا من الله براعة وإن لميتون ومقبورون ومنشورون ومبعوثون ومنقفون مسؤولون وإن لهم ما لهم الله فقد آذوا الله وآذوا ر وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن الحسين وعلي ابن الحسين ومحمد بن عليه صلى الله عليه وسلم أشهدكم أني ولدني رسول الله صلى صل الله عليه وسلم وما معي براعا من الله ان أطعته ورحمني وإن عصيته وعذبني عذابا شديدا هذا في رجال الكشي في صفة 225-226 أنت تدعي عصمة وتدعي, وتدعي أنهم حجة الله عليكم وأن هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وهم يقولون غير هذا الكلام في كتبكم كيف تريدني أقبل هذه, هذه الرواية وتخسم بالله أنها صحيحة وانت تخالف رواية اهل البيت آه. ولله لو تكلمت في في, ال... في الاسماء والصفات في هذه الليلة لعرفت انك مخالف لدين اهل البيت تماما ومن كتب الشيعة المام الاثنى عشرية لان في هذه المرة احضرت لك الروايات من كتبكم وما هم صحة عندكم حتى تعلم ان اهل السنة هم على المبدأ الصحيح ليس انتم لاما تزعمون انكم تدعون تتبعون الى بيت النبي على الصلاة والسلام وما ذنب انك لم تعطين الرواية في المرة الماضية تعافي بني تقول تأثيني فيها المرة القادمة. ما ذنبي أنت اعتذرت وأنا قبلت الاعتذار أنت نسيت أنا ما عندي مشكلة طلبناها من السيد الموسى وقال أحاول ما جاءنا بها عادي ما عندنا مشكلة نحن محن ما في حلقة صراع كما يقال فرجاء يا أستاذ الماجد نريد أن نبقى في, حطو في حدود ما على الرسول إلا البلاغ بغض النظر انت عندك حق بينه تبعته ما تبعته أنا هذا لسه شأنك أنا عندي حق وبينه ما أعتقد أنه صواب تبعته وأنت ولم تتبعه هذا شأنك نريد أن يعرف الناس الحقيقة من خلال كلام أهل السنة والجماعة ليعرف السنة دينهم وما يقول فيهم الشيعة وليعرف الشيعة دينهم ما يقول فيهم السنة نحن نحب آل البيت ونحن نتبع آل البيت وأنتم تجعمون هذا أيضا فمن له الدليل الصحيح أولا كتاب الله ثم رسول الله ما عندكم هذا شأنكم تفضل لك الحمد والسلام على محمد واله وصحبه اجمعين لاقيام يوم الدين من اعتقد بصحتي قال بالنسبه الى كلامي اعتقد بصحتي شيء منسخ لمشرك احمد وصله لانه وصله الحديث وصححه وعمل به نحن كذلك وصلنا الحديث وصححناه وعملنا به لا مولاي ثلاث دقائق شون ثلاث دقائق قال لنا نتكلم انت تتكلمت كثير عن هم لانه يحتاج اوين فاحمد عمل بماذا بالحديث الصحيح فليس بمشرك نحن ايضا عملنا بالحديث الصحيح ثلاثنا بمشركين تقول ماذا اين حديثكم الصحيح اقول لك اين حديث احمد الصحيح الذي اعتمد عليه لماذا بررت له وقيله احمد كثير فإذا إذا أحمد ليس مشرك نحن لسنا مسلسلين لأنه نحن اعتمدنا على الدين وكل المسلمين ليس فقط يقصد الشيعة بنحمو لا كل المسلمين لأنه كلهم يرون جواز التوسل وقلت لك أتني بمن قال بحرومة التقاصل لم تأتني لما يدر على أجماع المسلمين على جوازه شذتتم عنهم وابتهمتم المسلمين بالشرك الله أكبر على هذا الادعاء كذلك صحيح البخاري ليس تعلم في لا تتقط علي ولا تظلم نفسك وتظلمني بل أن الصحابة أجلاء ونطر الدين كلامي في نفس البخاري هي كما قال الذهبي لا كلامي في من نقل عنهم كلامي نفس البخاري وأنشئت والله والله والله والله, والله لو أبين لك عيوب رجالك وعلمائك في الرجال بأقوالهم اعطني فقط وقتا وسترى ما لا يسرق هذا القرآن نقل الصحابة أيها الأستاذ حتى تقول أنه لا بني تشكك في القرآن أم هو حفظ الله إنا ما احنا نزلنا الذكر وأننا له لحافظون تقول حفظة بالصحابة قل لك إذن لا بد أن تقول حفظة بعلي لأنه هو الذي روا هذه القراءة تقول الحفظة اقول لك حفظة الشيعة اذا لانه كل اسانيده رجال قراءة شيعة فلا تقول ان في القرآن له سنك وتتورر بها في رواية المقري تقول بها تعريض اين التعريض التعريض روية هل هذا تعريم هل نحن بالفقر استاذ اذا قال اقيله نعم تعريض اما روية ليس تعريضها استاذ لانه يحتاج الى ماذا ان يظلم الامر بعده ولن يتكلم الذهبي فيها اصلا بل ساقرأ عليك ما فعله الذهبي نفسه ماذا ما فعله ابن حبان نفسه لو كان عنده اشكال لما فعله هو ايضا في رواية المقرئ ايه نعم لا يكاد يتنم قبر الا ما يضاده تقول قال الشيخ التوسيق نعم الشيخ بتوصي هذا. هل قال لم نتفق على شيء? هل قال لم نتفق على شيء? هل قال بصحة ما يضاده? لانه وضع وكذب على اهل البيت. كما كذب على غير صلوات الله وسلامه عليهم. كما كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله. كذب على اهل البيت. أراد يقال في اثناء الحديث الروايه التي القراءه تقول في في كل الرجل قال في لكن الايمان ماذا قال له وقد اجبته واسمعوا المناظرات لقد اجبتم ماذا قال له الامام قال الامام قال الناس ان الناس قالوا واعلى هم الذين يهدمون على الإيمان سفيان الثوري وايه هو من علماء المسلمين جماعه حضر ابو حنيفه وغيره حضر حلقات درس الإمام الصادق لأن هؤلاء الذين يكذبون على الإمام لا شيعته نعم هؤلاء لا يطيعون الإمام أمثالكم فلعنهم الإمام والحمد لله تثبتون هذا اللعن أين قال قل يا عباس ادعوا لنا حديث عمر توسل بالعباس قال اللهم نستغ... كنا نتوسل برسوق والآن نتوسل بعمل نبي كيف قل يا عباس ادعوا لنا وين قال يا عباس ادعوا لنا هذا توسل بمن لا يقدر على فعل الشيء كامزال المطر وإنا وإن نتوسل إليكه بعم نبينا هذا اللي قال عمر فلا تدلس أستاذين جزاك الله لأن التدليج عادتكم كما أقرى بذلك علمائكم والكذب عند الصالحين أمثالك شيخنا أكثر منه عند غيركم كما قرى بذلك علماؤك أستاذي إن شفاعك في من صحيح مسلم فالظهر طبيعتكم هذه أما الكلام في العصمة إن شاء الله نأتي له أستاذي استقل في المناظرات القادمة نأتي له في العصمة ثلاث سنة في ما ليس بحثنا نعم التوسل بقر الحجرية المالكية قال الذهبين في سير إعلام النبلاء المجلد الخامس عشر صفحة ثلاثمين خمن امثالها 377 هجري في الاسلام وفيات سنه 591 قال الذهبي في سيره الشيخ الامام العلامه الم... الم... المعري المقري المجود المحقق الحافظ الحجة شيخ الاسلام ابو محمد عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عبيد الله بن سعيد بن محمد بن النون الرهيني الحجري الاندلسي المغربي المري المالكي الزاهد نزل في سنه 1557 صحيح مسلم من ابي عبد الله ابن الزغيبة وتمع من ابي القاسم ابن ابي الى ان يقول يقول ولما تغلب العدو نزل الى مرسية وضاقت حاله فتحول الى فات ثم الى ثبته فتصدر بها فصيفه ورحل إليه النار وطلب الى السلطان بمراقب لياخذ عنه فبقي بها مد ورجع حدثنا عنه حالم من الجند عالم من الجله سمعته ابو الربيع ابن سالم يقول صادف وقت وفاته قحط فلما وضع وضع جنازته توسل به إلى الله بالجنازه بالجنازه فضل بعد ما دخل القبر بالجنازه ميت فتوسلوا به الى الله فسقوا وما اختلف الناس الى قبره مدة الاسبوع الا في الوحي قال وهو عأس الصالحين ورئيس الاتباك الصادقين حالف عمره الورع وتمع من العين الكثير واسمع وكان ابن حبيش شيخنا كثيرا ما يقول لم تخرج المرية افض المرية افضل منه وكان زمانا يقبر انه يموت في المحرم سبحان الله يقرب الغير لرؤية رآها فكان كل سنة يتهيأ فأين تضعيص الذهب إلى هذه الرواية والحال أنه انظر ماذا يقول وقال في تاريخه ولد في نصف جن حجة سنة خمسة وخمسمائة وتوفي بسبتة في المحرم وقيلة مستهل الصفر وكان جنازته مشهورة أو مشهودة ثم ذكر ما ذكرناه في سيرته التوسل بقرر أبو الوليد النسابوري قال السمعاني في الانساء, في الانساء طبقات الشافعية الكبرى الطبقة الثالثة المجلد الثالث صفحة 226 برقم قال السمعاني برقم 165 قال السمعاني الفقيه ابو الوليد حسان ابن محمد الى ان قال سمع المزمد والكتب نعم حتى بلغ مصلى الحيرة فصلى عليه يحيى ابن منصور القاضي من ربيع. وتوفي ليلة من جمعة الخامس من ربيع الاول سنة تسعة واربعين ابو عمر بن مطر وحملت جنازته على الطريق الذي كان يمشي فيه كل جمعة الى الجامع حتى بلغ مصلى الحيرة فصلى عليه يحيى ابن منصور القاضي ثم اخذ يبكي فقال قد اوصيت ان يصلي علي ابو الوليد وقد صليت عليه ثم دفن بمقبرة نصر ابن زياد القاضي المثمو فيها ثلاثة من اصحابي وروا الاستاذ ابو الوليد في ابو الرواء ابو الاستاذ ابو الوليد بن فسئل عن حالي فقال قابلته او عرفته جميع ما قا... ما قلت فكنت اخطات في عشرين او 21 وكان الفقي ابو الحسن عبد الله بن محمد يقول ما هو ما هو في وقفه قط ولا عرض لي امر مهم فقصدت قبر أبو الوليد وتوسلت إلى الله عز وجل إلا استجابي فإذا استجاب الله بقبر أبو الوليد حاسي الطحاوي على المراقي الجزء الثاني سبعة عشرة يقول كذلك منها آآ شواهد أأتي إليها إن شاء الله في البحث او في المدافر اللاحفة أو الأسبوع القادم هذي علمائك وهذه أقوالهم رد علي أيها الأستاذ فيما ذكرته الآن في احمد أحمد بن حمد وفيما ذكرناه وكلام غير واحد فلا تتورط معي جزاك الله خيرا وإن شاء الله أنت أهل علم ويمكنك أن تجيب تطبع الأستاذي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله الثلاثة صارت عشر لا الوقت الإضافي الوقت الاضافي تبعا ها والوقت الاصلي ثلاثة لا عشرة ينور ليش كده عشر دقائق ليش تقصد تظلمني بعد ها؟ يعني هو يأخذ عشرة وانا سبعا والخمسين ثاني الاول ها وين لا لا انا ما احب الاطالة هذا الاسلوب يا السيد الرحيق اسلوب حقيقة بيتعب المناظر وبيتعب المستمع اي واحد يستطيع ان يفتح رابط حقيقة ويبدأ يترأ وهناك كثير من البشر تعلقوا بالقبور وبالأموات وعندهم من الشبهات الله بيعليم ولا يفرقون بين المعجزة والكرامة والاستدراج ها؟ عرفت؟ لا يفرقون الشيطان قد يمكن لهم أمور وهذا حصل حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام امرأة كانت تدمع عينها فجاءتها يهودية عند احنا ازواج النبي عليه الصلاة والسلام فقال تقولي كذا وكذا فاخبرنا بأنه شيطان ثم, ثم علمها دعاء فشفيت فإن كانت تعتقد أنها ببركة هذا الشيء يعني لمن تدعوه أو تظن أنه يفعلها خير فللأسف الشديد يبدو أن الكثيرين متعلقوا بالأموات وبأصحاب القبور لا يميزون بين معجزة النبي وكرامة الصالح واستدراج الله سبحانه وتعالى للعصات الذين يتعاونون مع الشياطين فيجري على أيدي هؤلاء العصات ما يبدو أنه كرامه ولهذا أهل الإسلامي يقولون لو أنك رأيت رجلا أن يمشي على الماء فلا تقل أنه صالح حتى تعرف سيرته ولا تقول كرامة حتى تعرف أنها أنهم أهل الصلح فإنا لله وإنا إليه يراجعون قرأ الأستاذ سيد الماجد رواية طويلة جدا ورأيت, ورأيت ورأيت ما زال يبني كلامه على رؤى في المنام وأنا والله ما أشغل نفسي بهذا أما تقبل مني الكلام أو لا تقبل ها فهذا أمر نتعلق بك احنا نقول ما على الرسول إلا البلاغ المبين وأما قولك أنني أكذب وأن هذه طبيعتنا فأنت تعلم أن الدين التقية هي تسع عشر الدين الشيعي لما من اثنى عشري والسيد الخوئي في فتاواه يقول يجوز الكذب يجوز الكذب على المخالف والمبدع إذا لم يكن هناك حجة لضحض حجته إلا بالكذب فهذا الحمد لله الخوئي يفتي بالكذب يصرح لكم بالكذب وقبل ذلك الدقية ساعة شارد الدين عندكم بل عندكم روايات في الكافي تقول الذي يظهر دينه ذليل والذي يكتم دينه عزيز من كتم دينه أعزه الله ومن أظهره أذن له الله فأنت تعرف من الذي يجد ومن الذي دينه هو دين الكذب أو التقية ان صح التعبير تقول القرآن الله سبحانه تعالى حفظه انا أقال لك كلام بسيط وهو في الخوئي والله يا أخو عندي كلام للخوئي في مجمع البيان والله الذي يقرأه يعتقد أن من كتبه بأهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم لكن قبل أن أقرأ كلام الخوئي أستاذ الماجد لا تحاول أن تقول الصحابة والكرام ولا نطعم فيهم تركوا كتبكم ماذا ركدتكم فرصة أن تتكلموا بمثل هذا الكلام يقرأ هذا الكلام ببسيط وراجع نفسك قبل أن تقول الصحابة الكرام قال في حق اليقين محمد الباخر المجلسي وعقيدتنا الشيعة في التبرأ أننا تبرأ من الأصنام الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية والنساء الأربعة عائشة وحفصة وهند وأم الحكم ومن جميع أتباعهم وأشعاعهم وأنهم شروا خلق الله على وجه الأرض وأنه لا يتم الإيمان بالله ورسوله ولا إما إلا بعد التبرأ من أعدائهم ولعلك تحضرك كلام المجلسي أيضا أن منكر يمكن حظم من الإما أنه كافر مخلط في النار فزعمك كان لا تطع في الصح كعادتكم هي ثقية واضحة ولا حول ولا قوة إلا بالله أما كلام القرآن فقرأ اسمع ما ذيقول الخوئي قال واهتمام الصحابة بذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته يورث القطع بكون القرآن محفوظا عندهم جميعا أو جمعا أو متفرقا متفرقا حفظا في الصدور أو تدونا في القراطيس وقد اهتموا بحفظ أشعار الجاهلية وخطبها فكيف لا يهتمون بأمر الكتاب العزيز؟ الذي عرضوا انفسهم عرضوا انفسهم للقتل في دعوته واعلان احكامه وهاجروا في سبيله او هاجروا في سبيله او طانوا وبدلوا اموالهم واعرضوا عن نسائهم واطفالهم ووقفوا المواقف التي بيضوا بها وجه التاريخ وهو يحتمل وهل يحتمل عاقل مع ذلك كل عدم اعتناءهم بالقران ارجع للبيان صفحه 216 لتعرف ان هذا الكلام للخوئي عرفت عرفت يا استاذ فما في داعي أن تقول من حفظ القرآن عليه فقط نحن نجل عليا ونحترم عليا ونقدر عليا ونعلمه أنهم سابقين إسلام وأنه خليفة الراشد ولكن لا نقدر عليه ولا نصفه بأكثر مما وصفه هو به نفسه ولا نتجاوز الحدود ولا نغالي فمسألة المزايدة نحتاج عليها قولك يعني كلام تقول كهل قال لم على شيء ممتاز كلام الطوسي تقول هل قال لم على شيء أو أن رواة المخالفة صحيحة عفوا هذا ما كنا نريد وهذا ما نطالب به 1200 سنة مضى على غياب المعصوم تقريبا طبعا اين الذي اتفقتم عليه يا استاذ اين الذي اتفقت ألت تقول قال هل نتفق نتفق على شيء بتوصي. اعطني انت الان ما الذي اتفقتم عليه اين الذي اتفقتم عليه نعم اترك طبيعتكم الكذب للأسف الشديد ما كنت تتوقع ان يكون التهجم بهذه الطريقة كنت اود ان يبقى الاحترام اكثر كمان... والله يا أستاذي للرفيق هو الذي اضطرني يعني يقول أنت تكذب هذه طبيعتكم هذه أنت ومن معك نعم أنا ما أقبل هذا الاعترار الحقيقة لابد أن أبين ما هو معتقدي أن عندنا تحرص صدق أن الصدق يهدي إلى البر وأن البر يهدي إلى الجنة كما قال النبي ولا يزال الرجل يصدق ويتحرص صدق حتى يكتب عند الله صديقة وأن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابه والذي رفع السماء بغير عمد يا استاذي الماجد لن اتعمد كذب لا عليك ولا على غيرك لن اتعمد كذبا لا عليك ولا على غيرك لان الهدايه بالله سبحانه وتعالى وانا قلت لك ما على الرسول الا البلاغ والله سبحانه إن علم في قلبي خير يا ديني وين علم في قلبك خير يا هديك علم غير ذلك فليس لنا نصيب في الهدايه وانا اسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني الهدى والتقى والعفاف والغنى وإن كنت صادقا أن يظهر الحق على لساني ويبطل حجتك ويهديك إلى الحق لأنه مواردك إلا الخير وإن كنت أنا كاذبا أو متعمدا للكذب أن يبطل حجتي وان يهدي قلبي وأن يردني إلى الحق قال الذي أقول هذا ما بينك عداوة شخصية الحمد لله هي مسألة دعوة الله سبحانه وتعالى لكن بعضنا يدعي أنه على دين آل النبي عليه الصلاة والسلام وعنده الدليل وآخرون يدعون أنهم على دين رسول الله وعلى دين آل البيت وليس عندهم دليل نعم, نعم. فأنا أرجو أن نبقى في مستمرين في الحوار بطريقة دون توجيه الاتهامات حتى لا نضطر أن نخرج عن الموضوع نريد أن يستمر الحوار ليعلم الشيعة منهم هم السنة من كلام أهل السنة والجماعة وليعلم السنة من هم الشيعة من كلام الشيع من اثنى عشرية مع العلم مع الفارق طبعا أنك تقول خلاف ما في كتبك وهذه الليلة قد بيّنت لك تقول الصحابة الكرام وأنتم تتبرؤون من أجل الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان ومن معهم من الصحابة ومنهم عائشة وحفصة أمهات المؤمنين ولا حول ولا قوة إلا بالله ترجع إلى حديث العباس تعني أنا أعجب الله يقول لأين قال قم يا عباس وادعو لنا أسألك بالله يا سيد الماجد أما علمت أن العباس قام ودعا أسألك بالله العظيم رب العرش العظيم ألم يدعو العباس ألم يقال ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة ألم يقل عمر إن كنا نتوسل إليك برسولنا هل كان النبي يدعو لهم أم لا الرواية كلها تقول كان النبي يدعو لهم تريد روايات تعطيك أكبر من رواية تبين هذا هل تريد هذا نعم اما موضوع لا خير ان هل في صوت الان كيف اذا سامي تسمعني كرر لي ثلاث <تصفيق> نعم نعم يا هو بكل عندهم قطعه ممكن نعم. اوكي بارك الله نعم لا حول ولا أخوة إلا بالله نعم جزاك الله خير أخي. والله يا أخوة ما نريد إلا إلا أن يظهر الحق ونسأل أن يهدي قلوبنا إليه وارزقنا اتباعه نعم نعم نعم خلنا نقفعل إن شاء الله الآن للسيد الماجد رواية قم يا عباس وادعوا الله لنا فقام العباس ودعا لهم نعم نعم. لا حول علاقاته إلا بالله ماذا هو السيد الماجد موجود ولا لا السيد الماجد لا ما يسمع ماذا رئيسه موجود نعم نعم <تصفيق> شريكم نضع لكم آيات قرآنية حتى يرجع السيد الماجد لا لا ما في بأس إن شاء الله الأمر سهل صوتك أفضل وهو أنا خافة عبد عبد المرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وَأَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ ذَٰلِكَ الْعَذَابُ الْأَكْبَرُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ۖ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّ مِنَ المجرمين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 وَالْيَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ طيب حياكم الله شوفوا سيد الماجد ما رجع والله يا سيد رفيق أتمنى حقيقة أن يكون دائماً أمامنا فرصة بس بدون تعصب نحاول أن قد ندقق أكثر في مسألة الأسانيد حقيقة اليوم سيد الماجد شوية نفعلها لكن لا بأس نسأل الله نصدح حالنا وحاله ويعيننا وإياكم على ما فيه رضا الله يشوف انا الحمد لله كما ترى ما أبدأ وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يثبتني. لكن انا أكره ما أكره حقيقة أن يقول الإنسان أنت تكذب لأن أقول دائماً للإخوة في غرفة السرداب الوالد رحمه الله رحم الله على انصرنا والله والله كانت اذا كذبنا كذب او في لفظ الفلفل الاسود تضعه في افواهنا او على لساناتنا حتى نبكي بكاء شديدا وقد تبكي معنا حتى ربتنا على عدم التلفظ بالالفاظ الفاحشه ايا كانت أو الكذب وفضل الله سبحانه وتعالى نسال ان يرحمها وينسع لها في قبرها اموات المسلمين جميعا فحقيقه واحد يقول لي انت تكذب يضيق صدري يضيق صدري حقيق وانا ليش مستحة اني اكذب اصلا الهداية بيد رب العالمين النبي محمد في الجاهلية كان معروف بالصديق الامين قبل الاسلام صلوات ربي وسلامه عليه وهو يحسن على الصدق نعم ادري والله نتفق عليه بقى. لا لا أنا ارجو انه ما, ما نتطرق الى هذه الموى الحقيقة نبقى ان شاء الله في دعوتنا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا عن معرضون فقط لا غير فانت لا تتعب نفسك بلغ ما انزل من ربك فقط لا غير والهدايه بيد رب العباد النبي النبي المصطفى عليه الصلاه والسلام قال له ربه ليس لك من امر شيء ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وقال له انك لا تهدي من احببت ولكن الله الا ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين بس ما عندناش هو اعلم بالمهتدين أما هداية التوفيق فهي بلدي الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحبب فهذا هداية التوفيق وإنك لا تهدي إلى صلاة المستقيم هداية البيان هذا دورنا نحن هداية البيان نبين ما قال الله سبحانه وتعالى ما قال رسوله أنا فقط أحب أن أركز على قضية واحدة من يزعم أننا لا يحب أهل البيت فقد والله ظلم أهل سنة والجماعة والله قد ظلمهم نعم يبدو أن سيد الماجد اسمه معلق أنا ما أدري هل ننهي اللقاء لا اسم معلق ما يستطيع يدخل وما في هاي سوء يعني من مساوى الغرفة اللي ما فيها مشرف انك لا تستطيع ان تطرده فلابد ان يغلق الجهاز مرتين او ثلاثة عسى ان اسمه يخرج من الغرفة وبعدين يستطيع ان يدخل مرة ثانية على كل حال المرة القادمة ان شاء الله سيكون البداية لي ها اكمل انا مداخلتي لان هي اصلا في هذا اليوم لي اصلا يعني فكون سيدي ما يخرج راك يا سيدي رفيق ننهي المساله اشوف الوقت طال حقيقه الساعه 12 و10 ما ما عندي رد ولو عندي رد ما في مشكله هي اصلا ما بقي لي دقيقتين او ثلاثه <تصفيق> ليس كذلك يا اخ نور الدين فنستعملها المره القادمة. نبين له ما تكلمنا بها وننهي اللقاء حقيقه حتى ما نعم باقي 3 دقائق يكفي ان شاء الله حتى لو ما تكلمنا بهم الأمر سهل ما أدري سيد رفيقي يعني نتفق المرة القادمة نواصل في هذا الباب أو أننا ندخل في موضوع الأسماء والصفات الأمر يكون لكم على كل حال أنا كنت أتوقع لأننا تكلمت الأسماء والصفات حقيقة لكن بناء على رغبة سيد الماجد قلنا نواصل ما عندنا مشكلة نحن أهم شيء أن نكون أمامنا فرصة نتكلم فيما يرضو الله سبحانه وتعالى طيب ايش رايك الان ما بالتليفون سيد رفيق نريد ننهي المساله حقيقه ما نريد نجلس اكثر من هذا هو معك بالخاص طيب جيد هو الان خرج جيد الان خرج لا هو الان خرج ممكن انا ادخل نعم لا لا تدعوه ممكن يخرج يعني يدخل عفوا طبعاً موضوع العصمة نحن يتمنى أنه يأتينا أفضل واحد عندكم في العصمة لأنه بركات عندنا متخصص في العصمة ويتمنى أن يكون معه رجل قدير يعني نعم أعلك <تصفيق> ترتب موضوع العصمة لعمنا بركات لكن نريد واحد قدير عندكم حقيقة نعم ما قدر يدخل طيب فقط أن أقول قضية حقيقة يعني حتى لا يكون كلام الذين يسمعوننا كلام باطل وقال أين قال العباس عمر قم يا عباس قال هنا فلما أجذب في عد عمر قال وهم إن كنا نتوسل بنبينا فيغيثهم عفوا بنبينا حين كان بين أيدينا فتسقينا وإننا نتوسل بك بعم نبينا قم يا عباس فضع الله لنا قام العباس ودعا لهم واستغاث فسطهم الله والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا توسل بدعاء العباس لا أنا فقط لأني أريد أنهيه حقيقة سيد رفيق فقط أريد أنهي المسألة أنا أخشى أن العملية تطول والله في واحد يريدك يتحار يا أستاذ رفيق اش رأيك <تصفيق> هو خريص سيدخل طيب خير إن شاء الله أنا كنت أظن أننا انتهينا من المسألة لا بأس نعم لا حول ولا قوة إلا بك رب نستغفرك و نتوب إليك لي والله تأخرت كثير الإخوة يعرفوننا سيد رفيق دائماً عشرة ونص حداعشر يعني إذا تأخرت يقول دائماً الشيبان يروحوا بكير فالآن ساعة 12 وعشرة ويا الله نقوم نتوضى نصلي الوثر اللي صار ساعه واحده واحده ونص لا مستع عنده باقي للفجر اقل من 3 ساعات طيب أيضا نريد يعني كنت اريد حقيقه اقرا وإن كان موضوع طويل قال ان البخاري يدلس ولا حول ولا قوه بالله نعم نعم لذا خلص أنا أضع مادة معناته حقيقة حتى ما أبقى ماسك اللاقب إلا إذا كان أحد الإخوة يريد أن يشيئنا القرآن بصوتي شرائك سيد رفيق تسمعنا بعض الآيات من كتاب الله تحت السد عند الله لا لا المناظرة اللي في السرداب إحنا اعترضنا عليها حقيقة المناظرة يجب أن تكون منسقة نعم عرفت؟ لما تستفل غيابنا كده يا سيد رفيق ما انا قبل الاخوة فيهم البركة والخير يعني <تصفيق> والله انت تلحق عليك المفروض اللي بنسق المناظرات عندنا العدالة المفروض منسق المناظرات عندنا العدالة انت تطوعت ودخلت نعم حبك الله الذي يحدثنا فيه الخاص اسأل الله العظيم ان يفرج همك وينفس كربك وكل مسلم ويهدنا ويكسبوا للسلام نعم طيب اعتقد انه مره ثلاث دقائق الآن. دخل الان طيب ننتظر مش مشكلة نعم نتمنى ان نسمع صوت صيد رفيق ما يعني سمعنا بعض الايات <تصفيق> أي إساءة يخدها سيد رفيق؟ قاعد محب الحسين لدخلنا في موضوع آخر يقول من أسألك أي إساءة التي حصلت؟ نعم على كل حال شوف شوف احنا دائما في غرقة السرداب منهجنا عدم السب وحقيقة ما نسمح لعدة تجاوز عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا نحن ما نسمح حقيقة لكن تعرف الناس أحيانا يعني تتجاوز وهاي بالتوك ولا تعرف من وراء الشاشات على كل حال ان بدر منا شيء خطأ انا اعتذر دائما نيابة عن غرفة السرداب اي واحد وسيء نعتذر له يعني ما عندنا اي بأس يعني نرجع للحق خير من التمادي في الباطئ طيب ما فيش كال خير سيد الماجد تسمعني الان سيد الماجد هل تسمعني لا رجاءا رجاءا يعني ما في مداخلات الآن رجاءا أنا فقط أدخل من مداخلاتي وكنت من أن أخرج حقيقة بس أنا قرأت ال... يعني قرأت أقرأ لك مرة أخرى نعم أقرأ لك مرة أخرى في الرواية التي جاءت عن آ... ما أدرأ أقول لك لك لا تقرأ طيب أنا ما أدري والله بس أنا أحشى تأخذ اللاقة نستمر طيب لك اللاقة فالأمر عليكم ورحمة الله شيخنا ما... لا ما لا تتكلم فقط انا كتبت لك يوم... يوم اللي بغيصنا عندي القطاع لانه طلعت عندي رسالة فكتبت لكم انه سوف يحدث عندي القطاع فبين عندك انه كتابتي بين عندك كتابتي كان باقي عليك اه جيد باقي عليك كان دقيقتين او بهلعدو ثلاث دقائق فواصل من هناك حتى اتمم ولا تختم انت شيخنا لانه قلت كلام مهم فحتى لا, لا, لا, لا تتصور ان هو هذا الكلام عندي و الا انا اجلك و احترمك كثيرا و جماعتك فالله ستوضي تبرير كلامي فحتى لا تتصور ان هو انا اقول فيك هذا الكلام السيء والعياذ بالله لا انا احترمك و كل من معك تغضى الاستاذي اكمل حتى نكمل ان شاء الله بعدين في الحين خمس دقائق من نتجاوز تغضل لا لا بأس الموضوع الشخصي نحن دائما على سنة النبي المصطفى على السلطة والسلام حسب الوقت يا نور الله يبارك فيك نحن دائما على سنة النبي يعني ما انتصر النبي على السلطة نفسه في شيقة إلا أن تنتهك حرما فينتصر الله سبحانه وتعالى أو يعني يقيم الحد فبالنسبة لي اعتبر الأمر منتهي إزاك الله خير وبرك الله فيك لكن فقط أحببنا أن يبقى الحوار دائما ضمن الدائرة الهادئة حتى ما يصير فيه انفعالات فقط أنا قرأت لإخواننا في السرداب وإخوانك في غرفة علي مع الحق في قول عمر اللهم إنا كنا توسل بنبينا حين كم يا عباس فدعوا الله لنا فقام العباس ودعا لهم واستغاث فاستقاهم الله إلى آخر, آخر الرواية التي عندنا في الكتب القضية الثانية كنت أريد في التدليس حقيقة لذكرته لكن الكلام قويل قويل الكلام طويل في تدريع يعني قولك أن البخاري يدلس لكن كلام طويل فسوف أختصر المسألة حقيقة لعلا إن شاء الله يكون هناك فرصة أكثر مع أحد الأخوة من عندنا الذين عندهم علم في الرجال تستطيع أن تحاور هناك وإذا كان عنده فعلا ما يثبت هذا فإن شاء الله نحن كما قلنا لك نتبع الحق ولا, ولا نبالي اما كلامك حقيقة بإجمالي أن البخاري فيه مدلس هذا يحتاج إلى وقفة وإلى من يبين هذا الكلام أنه ليس ليس بالصحيح على كل حال المناظرة القادمة إن شاء الله المفروض تكون في الأسماء والصفات وموضوعنا كتاب يعني ما تبين خلاص اعتبر المسألة منتهية شخصيا احنا عندنا الأصل يعني أن الإنسان يعني يحترم الآخر والله سبحانه وتعالى يعني يوفقنا ويهدينا إلى ما فيه الخير الخير والصلاح والله يا أستاذ السيد الماجد والله الذي لا إله غيره الوقت تأخر أنا لن أتكلم بعدك إلا إذا قررتني أن أجيب على شيء يعني أنا ما أريد أردك خلاص خل الوقت الذي يعني أنا أخشى الآن العملية تطول وأنا ما عندني أن أرد حقيقة أنا قلت لك إذا ملوح يخصني نعم فيعني <تصفيق> أنا مسامحك لذلك أقيت شبه سوف تطرن أن أجيب وهذه مشكلة حقيقة أنا أتمنى تبقي مداخلاتك للمرة القادمة طيب فضل لك اللاقة لكن رجاء المناظرة كمناظرة تحت رجاء كمناظرة تحت فضل لك اللاقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله شيخنا لا ما انتهت إن شاء الله تكمل انتهم كذلك وتأخذ وقتك ولن أتجاوز الخمس دقائق إن شاء الله سبحانه وتعالى خلي قلبك يسعنا إن شاء الله أستاذ الفاضل أنا لا أريد تعليق على كل الأمور وإنما أعلق على ما بينته في قضيتي الكذب أنه هذا ليس كلامي وإنما كلام يحيي بن سعيه حيث قال في صحيح مسلم وأخي لاحظ ماذا قال نعم حيث اخذنا ما نخله مسلم في صحيحيه المجلد الاول صفحه 13 من قول يحيى بن سعيد لم نرى الصالحين في شيء اكذب منهم في الحديث لم نرى الصالحين في شيء اكذب منهم في الحديث قد لك الكلام الاكراني بعضه في بعض لا اعضه لانه الى لا حلك منه الحسد وغير ذلك هذا ما بينناه هذا قول قول علماء انا لا اتجرأ ولا اقول فيك شيء والعياذ بالله وانما اقول قول علمائك اما بالنسبة الى قول العباس في عمر قم يا عباس لا ادلي الشيء فانا من اي من الحديث هل ما لم اره انا قرأت من صحيح البخاري في المجلد الاول صفحة 342 الحديث 964 وفي صحيح البخاري المجلد الثالث صبح 1360 حديث 3507 ماذا قال إذا قعتوا استفقى بالعباس ابن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسب عليك بنبينا صلى الله عليه وآله فتسقنا وإنا نتوسب عليك بعم نبينا فتسقنا قال فيسقون ما لم أرى أنه قم يا عباس فادعوا لنا وإنما هذا الحديث فهذا هل هو من الكذب الذي اشتهر به الصالحون انا اقول لك كلام يحي ابن سعيد وإلا فأنت اجل عندي ولا اقول انك تكذب والعلاف بله وإنما هذا الكذب من النوع اللي كما تقول انه عندنا التقية كذب فهذا نوع الكذب اللي هو جاهل عندكم وإلا شيخنا تريدني تريد تقول لي انكم كذابون انتم علماؤكم بالتقية ولا تريدوني ان اقول لك ما قاله علماؤك لا شيخي مع احترامي اجلك واخدلك ولكن انقلك الكلام علمائك فهذا الحديث الذي قال يا قم يا عباس خسقنا تأخذ من اين مول الكفاق انه نأخذ من البخاري ومسلم انا اعطيتك من البخاري صحيح وليس فيه قم يا عباس ودعو لنا وانما فيسقاهم اما بالنسبة الى ما اتفقنا عليه نحن الشيعة الامامية استاذ الفاضل انا تعهد اليك اجعل مناظرة لما اتفقنا عليه نحن وما اتفقتم عليه انتم وترى أن من قال بالإجماع عندكم كذاب كما يقول الإمام أحمد ونحن نقول بالإجماع ونقول بالصحة ونقول بما اتفقنا عليه فلا تظن فينا أو تقول فينا ما لم نقله أما ما نقلته عن الأئمة سلام الله عليهم فالكلام فيه مفصل وكلامي في البخاري هذا نفس ما قاله الإمام الذهبي في البقاري انقل هذه العبارة في النهاية اقوال علماء اهل السنة في التوسل فيغ القدير المجلد الثاني صفحة 134 قال سبكي ويحسن التوسل والاستعانة والتشفع بالنبي الى ربه ولم ينكر ذلك ولم ينكر ذلك احد من سلفي ولا من الخلف حتى جاء ابن تهمية فانكر ذلك وعدل عن الصراط المستقيم وابتدع ما يقوله عالم قبله وصار بين اهل الاسلام مثله وايضا ابن شاتيل يطلب الشفاعة من احمد بن حنبل لابنه قال الزهدي في تاريخ الاسلام الطبعة الثالثة عشرين ستنين وثلاثين هجرية صبعة الثالث طبعا الاولى تحقيق الدكتور فشار عوقات معروف والشيخ شعير ارنق معوط والبصالح مهدي عباس هدي اخر ما... الضاهر ما اكو صوت الضاهر ما اكو صوت اه اكو صوت اه نا جيب جيب اه لان في ترجمه بهاء الدين المقريسي الحمدي قال الفه فالفتهم فالف فارس فارس كان عشيره علي بالمقام الى ان, ان يقول وسمعنا علي ابن صيله وابي شاكر استغناطوني وتجن وتجني وابن للدرك وابن شاطر وقال له ابن سييد اذا درسنا كأنه الأب وعمي علي علي بن أكبر وبقي سبعين يوما أعمى ثم برأ وعاد بصره يعني الأبن فسأنج الشيخ عن السبب فذكر لنا أنه ذهب به إلى قبر الإمام أحمد وأنه دعا وابتهل وقلت يا إمام أحمد أسألك إلا شفعت فيه إلى ربك يا رب شفعه في ولدي ووليه يؤمن ثم مضينا فلما كان الليل اتلقظ وقد ابصر والحمد لله رب العالمين قبر احمد يبصر بل لحية ابي بكر تشفي وتبصر الاعمى بل ان عمر ابن الخطاب ركل قبر شابل فاعياه وتكلم معه ثم اماته فسبحان الله وسوف يأتي بذلك في ان شاء الله القادم ان شاء الله المناظرة القادمة وعذري جدا من سماحة الشيخ اذا ظنه ان بيكل فيه هو وانما ما قاله يحيي بن سعيد ومعذر على الاطالة ولك كل الوقت سماحة الشيخ تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني حتى في الوقت ما التزمت لكن لا بحث شوف يا استاذ الماجد سوف ترجع الى التسجيل ان شاء الله وتسمع ستسمع أنك اتهمتني مباشرة فن. انا وأتباعي ليس فقط أنا فأما مسئلة الكذب فهذا دين في الكافي الجزء 8 سابح 200 و حديث القباب كما قال علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم قال قال أبو عبد الله عين عليه السلام إن ممن ينتحل هذا الأمر لا يكذب حتى ان الشيطان لا يحتاج الى كذبه هذا هذا دينك اعطيك فتوس ثاني الامر ليس عندنا جديد هل يجوز الكذب؟ ها فتوس ثاني عفوا الا السيد الخوئي حتى تعرف الفرق واذا تستطيع تضعف الروايات ضعفها طبعا هاد موقع الخوئي هل يجوز الكذب على المبدع او الضلال في مقام الاحتجاج عليه اذا كان الكذب يضحف فجته ويبطل دعاويه الباطلة الخوئي اذا توقف رد باطله عليه جهس فتاوى السيد الخوئي باب المحرمات الفعلية <تصفيق> الرواية الرائس السؤال رقم 6 طبعا الرواية اللي ذكرت لك هي موجودة عندكم رواية عثقات ان الشيطان يحتاج الى كذبكم ولا حال ولا ختاء الا بالله اما قولك يحيى بن سعيد القطان الإمام الناقض أن يقول لم نرى الصالحين في شيء أكثر منها في الحديث هذا هو البتر والمشكلة قال مسلم يقول يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب وأنا قلت لك هذا قلت له الله ما تعمد نعم قد, قد يكون الرجل صالح الذي أخذ منه الحديث لعدم ضبطه نعم عرفت العلماء ميزوا ما في مشكله ما في مشكله في مشكله ما في مشكله نعم ما في مشكله ذكرت الكلام حتى في قول الرجل ليه ما لم تقل يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون انا قلت لك للاسف ما وجدتك يعني نقلت نقصا كاملا للاسف الشديد وصحيحا تمام يعني ايش بعد انت ان رغبت لي الكلام الذي ذكرت هذا الموضوع روايه قادمه ان شاء الله المناظره القادمة المفروض تكون في الأسماوة الصفات حسب, حسب الاتفاق نعم وذا كان عندك شيء تريد أن تعترض به علينا فنعم أنا قلت لك موضوع الكذب للأسف الشديد هذا يعني في دينكم موضوع الاختلاف موجود أتمنى أن تأتين بي ما اتفقتم عليه لأنك قلت الطوسي الطو... هو قال كل رواية لها ما يضادها نتمنى أن تأتين بشيء اتفقتم فعلا على, على صحته والحمد لله كلام كلام الحقيقة كلام ابن عباس حتى كن منصف يعني كلام قم يا عباس تدعو لنا أنا متأكد أنها موجودة لكن الأسف الشديد حاولت أخرج الرواية أنا أتكلمت من حفظة يعني فما وجدتها لكن أفشر إن شاء الله سأأتيك بها وصدق ترى إن شاء الله أنها موجودة عندنا قم عباس وعلى كل حال فأنت تعلم أن العباس قام ودعا وإذا ما تعلم فسوف نأتيك بدعاء العباس أيضا وستعلمه إن شاء الله ثم لك لماذا تحول الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام واذا تكرر عليك هل فعل الصحابة هذا ترجع الى كلام المتأخرين لماذا يا أستاذ الماجد نعم نحظ عفوا طي نعم, نعم. هذا ما عندي حقيقة الآن أظن تأخرنا كثير ولا نريد أن نطيل أكثر من هذا حديث التوسل طبعا معروفة حديث التوسل كثيرة يعني ما هي كلها تذل على أنها توسل بالصالحيين عرفت فرجعنا أستاذ الماجد المرأة القادمة بالله سبحانه وتعالى تأتينا بهذا الذي اتفقتم عليه كما قلت وتأتينا بالأذلة ما انت طبعا جبت حديث ان شاء الله سنه لك وردك على حديث اذا كنت تسعططعي في هذا الحديث ان الشيطان يحتاج الى كذب بسعهمه 12يه في مساله مهمه حقيقه سابقه نفسيت ان اقولها في موضوع جمع القرآن هذه مساله مهمه حقيقة قلت ان السند شيعي ونحن نتكلم عن اماميه 12يه لا نتكلم عن شيعة لانك تعرف ان لفظ الشيعة في السابق كان يختلف عن المفهوم الايمامي ال12يه ان نريد فنريد سندا إمامياً إثنى عشرياً آه للقرآن الكريم أنا قلت أنا أنتم من نخل القرآن ليس الصحابة فهذا أيضاً مطلب لا بد أن تحرص ان تأتي به هو رجاء أن الماجد حتى يكون فائدة في الحوارات نعم أول كان مفروض السيد الرفيق بيعرف هذا الكلام لكن ما في بأس اليوم انتهى الامر المفروض سيد رفيق عارف انه اتفاق مع اخينا العدالة مع اخينا العدالة كان انه يكون في, في مسألة الاسماء والصفات وانا حقيقا من اسبوع انا احدث لمسألة الاسماء والصفات حتى يكون معلومات يعني متوافرة متكاملة ولكن لا بأس الامر ليس عندنا جديد الحمدلله دائما مستعدون لان نبحث في اي مسألة نصيحة اخرى اقولها لكل شيء عمام عشري حاولوا ان تفكروا فعلا لان سيد الماجد يقول نحن نعمل عقولنا انا اقول يعني الى متى تعملون عقولكم في الرجال سير الرجال قد انتهت وتاريخهم قد مضى ارفت فى متى سوف تعملون يعني عقولكم في الرجال بس وانا اتمنى موضوع عقلي نوصل الى موضوع المهدي نعرف اي عقل هذا الذي يقول ننتظر انسان وهو يتحكم بالعالم العلو والسوف لألف ومثين ولا ندري متى يخرج وندعو له بالفرج في نفس الوقت يعني هو يتحكم بالعالم العلو والسفلي وندعو له بالفرج هذا صعب ولا مطلع على أعمالنا وندعو له بالفرج ولا متى ننتظره قامت الحج به على كل حال ما أريد أن أكثر من الكلام لكن إن شاء الله تعالى يكون لنا لقاء ويكون لنا حوارات متصلة بهدوء إن شاء الله وإذا كان زل منا كلمة او أخطأنا في كلمة أو صدر عنا كلمة غير مفصودة سواء كانت إساءة او معلومة فهذا مننا ومن الشيطان ونستفر الله سبحانه وتعالى كل حال وما أصبنا فنقول عن نفسي هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ونسأل الله يهدينا دائما إلا سواء السبيل إنه ولي ذلك والقادر عليه فإن شاء الله المناظر القادمة يكون لها لها الدور بارك الله لكم وفقنا وياكم ما يحب وارضا وأحسننا ولكم الخاتمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نراكم على خير سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسن سماحة الشيخ بارك الله فيك أنا لنأعنت لك على المناظرة أصلا لأنه انتهى وقت المناظرة بارك الله فيك أنا كذلك أعتذر منك مولانا على إدارة در منا في حقك أو في حق الأخوة الكرام فيشهد الله أن لا نقصده ولا نتعمد ذلك وإنما لعلها تكون زل في لسان او هو من الشيطان وليس منا ان شاء الله وحياكم الله والكلام شيخنا بالنسبة الى المناظرة القادمة انا على السفر يعني بكرة يوم السبت ان شاء الله اسافر فراح ارتب مع السليل رفيق على انه لان النت عندي هناك في محل سفري جدا تعيس ومع ذلك راح ارتب مكان يعني الظهر انه في وكان سوف يكون اكون فيه ولذلك راح يحضركم ان شاء الله السيد رفيق لانه ناصد بس راح يكون كلامنا ما زال في التوصل لانه الى الان هناك كثير من الامور لم تنتهي استاذ الفاضل بارك الله فيك واقترحت استاذ ان تجعل المناظرة فيما اتفقنا عليه وما اتفقتم عليه لا تطالبني باناتيته بما اتفقنا عليه وانما تركوه الى مناظرة مستقلية حتى يكون لان كلامنا نحن في بارك الله فيه وحياك الله وجميع الاخوة واهلا ومرحبا لكم اهو جيد نفت الامر للمنسقين ان شاء الله وفقكم الله لكل خير وكانت مناظرة طيبة واسأل الله ان شاء الله ان تستمر في جميع الابواب حيث ذلك ان شاء الله ينتفع به جميع المؤمنين بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته